ا ل ض ي ومن ف اللي كانوا جايين من الخليج وفي جاي من الصين أخك وفي وجم ومن فجأة من غير ترتيب وهذا شيء نادر يعني ل أ ن ا ل أ م و ر كلها تمشي في مواعيد الترتيب لكن قدر الله فعل الله ذلك الليلة بإذن الله فإن نعاوض بإذن قدر المعايد وشاء شاء علشان التعويض فهيخلي الفلسطين الذي ان شاء الله في التوحيد احنا كنا بدأنا في اول فقرات العقيدة الوسطية الاسلام المتنمي الله تعالى فقال بعد المقدمة اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية رحمة المنصورة بعد بعد في لشيخ قيام على الى قيم الساعة اهل السنة والجماعه الالفاظ دي ألفاظ مهمه جدا في ك م ق د م ة وكاصل سنبني عليه الاعتقاد كله فهذا الاعتقاد ا ل ف ر ق ة ا ل م و ص و ف ة بهذه الاوصاف فهذه الاوصاف لابد ان نفهم دلال كل ل ف ظ م ن ه ا يعني ايه ا ل ن ا د ي ة ما معنى ك ل م ة ا ل ن ا د ي ة ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا د ي الناجية, الفرقة الناجية. الفرقة الناجية يعني ان غيرها آآ آآ لا يوعد بالنجاه ة يبقى ن ا دي ما ه ن ش و ف ا لما ن ج ا ة فعلى ياتي ي ي يقولي ج ل المنصورة ن ج ا ا ة برضو ا ج ل ب ي اللفظ ن المهم جدا الذي نقف عنده مليا اللي هو لفظ اهل السنه والجماعه ة وللاسمين و د ليه اهل ا ل س ن ة وليه الجماعه ة اريد ان تركزوا ان شاء الله عشان ا ل ع ق ي د ة كلها م ب ن ي ة على فهم هذه الانفاق ن بدأنا ي ش ر ه فتكلمنا فتكلمنا ل عن ا ر ة النادي ط ب ع ا هو ماشي في الكتاب في هذه ا ل ط ب ع ة الجميله التي بين يدي ن يثني بشرح الشيخ وارجو ز الشيخ ا ان تتوفر ا ل ن ي ح ا لكم ش ي خ هراس ه الله كان كتبها الشيخ ا س م ا ي ل الانصاري عليه ر ح م ة الله ف ب ي ل ح ق ه ا فكأنها, فكانها جزء من شرح الشيخ محمد خليل الراس ب ل الشيخ خليل و هو ف ا ا ة ه محمد ر رحمة الله وأولهم وفاة وقلت لكم كان عميدا لكلية ت ل ا ه في ا ل و ف ا ة الشيخ إ س م ا ع ي ل أ ن ص ا ر ي رحمه الله ثم تلاه في ا ل و ف ا ة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم أ ط ا ل الله بقاء الشيخ صالح الفوزان لا يزال حيا ينور الدنيا فهو لم تاريخ الوفاة في لم الترتيب لكن عثيمين يراعي تاريخ راع شرح ابن أن هو ا ل أ ط و ل و ا ل أ و ف ى فيكون ما بعده إ م ا أ ن يكون تقريرا أ و ت أ ك ي د ا أ و الحاقه ب ف ا ئ د ة لم تذكر الى اخره فقدم ابن عثيمين ثم ثنى بالفوزان ثم ثلث بها الراس مع الأنصار لذلك فانتبهوا فنحن هنعتمد في قراءاتنا برضو لو أخونا دكتور حبي نزل على الـ الـ على الشاشة حاب يقول ن ممكن ينزل كانت النسخة ز ل الشرح على الرأس إذا متعفرة ا ممكن ن ي ز الناجيه ب ن عثيمين إ ا هذه ل ن ن س خ ة متعفرة ر ع ع ن د تاني الكلمتين ن مرض اسم ل ل ف ت ب برضو يعني قضاء وكفارة قضاء يعني يقول الناجية ا س فاعل من نجا إ ذ ا سلم ن ا ج ي ة في الدنيا من البدع س ا ل م ة منها و ن ا ج ي ة في ا ل ا خ ر ة من النار وعله ذلك ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعني وستفترق أمتي وستفترق هذه الامه أ م ة هذه ل أ تتعرض سرعة سرعة اكتبه هم ستفترق و ا هذه امته انتو رحتوا مني اين يالله اولاد هذه استجابه اسرع مصطفى ماجد بدر أ ح س ن م ح م و د شراب بدر أحسن أ ح س ن يبقى إيه ستفترق هذه ا ل أ م ة ي ب د أ من اسم ا ل إ ش ا ر ة و أ ي معرف ي أ ت ي بعد يأتي بعد, يأتي بعد, بعد اسم ا ل إ ش ا ر ه فهو بدلا ستفترق ا م ن ا إلا واحدة ر إلا واحدة. قالوا واحدة من هي يا رسول الله رسول قال من كان على مثل ما أ ن ا عليه واصحابه وهذا حديث صحيح كما هو معلوم وتلاحظ أ ن ا ل ص ح ا ب ة الكرام ا الصحابة الكرام لما ص ح ا ا ا ب ة ل ك ر ل م سالوا أ ل و س أ عن عن الناجية فقط ولم يسألوا عن غيرها. كان يسألوا غيرها وذا الصحابة الكرام ولم فقط وحرشوهم أذر على ا ل ن ج ا ة وتحصيل ا ل ف ا ئ د ة ن ق ر أ ب طريق ولما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الناديه ة ف ب ض ا ت ع ر فمن الأشياء ف لم يكن كذلك فهو على وعيد على وعيد يبقى النادية على وعد النادية بالنجاة يبقى والتي تخالف النبي على وعيد, على وعيد أ ن تحاسب أن تحاقب على, ما على مخالفتها على قدر مخالفتها ل أ ن الفرق التي خالفت أ و ل ا لم تخالف كلها على نفس النحو وبنفس القدر وفي ذات المسائل ثم في الفرقه ا ل ي و ا ح د ن موغل متطرف غ ل م متنطع متعمق وبين متردد وبين من عنده طرف من ذلك الشيء المذموم او نوع منه الخ ا هو مسلك أ ه ل العلم من المحققين مسألة والذي يعني <تصفيق> يعنينا في هذا المقام هو أ ن نحذر نحن من هذه ا ل أ س ب ا ب التي ابتعدت بهؤلاء عما كان عليه النبي صلى الله صلى عليه وسلم و ا ص ح ب ه ده المعني انت شخصيا وانا و م ث ل ن ا نحن معنيون بذلك ولسنا معنيين بالحكم على الاخرين لا على الاخرين إنهم في النار. لا. هذا في النار ده وعيد وعيد بقى أنه هو يكون في فعلا يعني معناها يعني؟ في كن حكمنا بكفر انه النار انه بقى لا هل ليست كل هذه ا ل ب د ع ة مكفره بل أ غ ل ب سواد الناس من, من جهه العدد لا يكونوا كذلك في كل فرق و أ ه ل ا ل إ ن ص ا ف في حكمهم على هذه الفرق من المعتزلة ومن ومن ا ل خ و ا ر ج إ ن م ا يفصلون يفصلون فالحكم أ ا الجميل ل ة ي س ت و ل و ا ل ح ك م ح ك م ع ا م م ش ح ك مع العين ا ي ح ذ ر ن ا ا ل حكم عين ل ى تتحكم حكم ع ا م ثم أ ن أن ت م ت ر م ت ب عقابي ف ق ض ي ا ت ك أ ن ت ح ذ ر أ ن ت م ن ه ذ ه اشيء ل أ ا ا لتحذر ي او خ و ف منها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه ا ل بلاء لتفيها ي ان ل ح ر ا عما ا ف ك عليه عليه صلى الله وسلم نبيه وإياك واصحابه أن تستدرج أن تستدرج إ ل ى ما هو في معنى الايه حكم على الاعيان أ و الفرق أ و التكفير أو ك هذا ليس مثلك ه السنه ة أئمة ل السنة كانوا من الأشخاص كانوا يحذرونها من نعم من والمصنفات الكتب و الحكم م والمقالات نعم مسئلة ا ا ل لكن س على الاعيان لا احذر, أحذر مش وظيفتك حكم على الاعيان دا عمل, عمل قضائي يحتاج لقاضي ويحتاج لمقيم للحجه قلت لكم إن هذه إن هذه انتبه الكلام لكان حسنا سنستصحب هذا ا لان ك ل م القضاء ا ل تعالى في الكتاب كله من أول إلى الكلام الكتاب ه هذا نحتاجه في في من آخر ل لك مرارا ولا أمل إن شاء الله تعالى ل ت وأكرر مرارا شاء ا إن إن ق في مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء و إ ن اقامه الحجه في مثل هذه المقامات هي ولايات ش ر ع ي ة ولايات ولاية الشرعية على زيها قسها كده مثل ا ق ا م ة الحد هي هي ولا فرق و ل ا ي ة ش ر ع ي ة ا ق ا م ة الحجه ك ا ق ا م ة الحد الفصل والحكم على الاعيان في مسائل المكفرات والمبدعات ونحوها مسائل قضائيه نحكم على الافعال اه لا نتردد احنا كافراد وكاحد وكمكلفين وكأحاد المكلفين نقول ح ك م على إيه؟ على الافعال ايه ن هذا الفعل الفعل فعل بدعي لكن القول ف ر ي القائل والفاعل اياك دعوا بى له بقى ايه من يتولى امره من اهل الولايات طب معط الولايات مش قائمة خلاص هذه الوظيفة النصاب لبقى لي زلبي هذي مش اهل ل واحذر ي ت م ان تستدرج الى ذلك زيها بالضبط زي, زي قمه الحج كما انك تمتنع عن ق م ة الحج ولو ثبتت الجرائم كالاعتراف لك مثلا جاء المعترف وفاعترف انه سرق بشروط السرقة التي الحج وقال لك اقطع يدي. لاتطهر فأنت رجل يعني اقطع توجب فانت سرق بشروط عاقل يدي فتقول له لا هذه و ل ا ي ة وهي م ع ط ل ة ف إ ذ ا ما قامت في بلادنا لا باس لكن إ ن لم تكن فقد استوفت ا ل أ م ر لاعتراف سيد ا ل أ ذ ل جاء واعترف بالزنا وهو م ح ص ن وقال أ ق م عليه الحد يريد ط ه ا ر ة كماعز مثلا أو إياك. إياك. هذه مسألة مسألة إياك هذه ارجعوا لكن ى الولايات الشمعية ل الفعل نفسه نقول ا ل زاني المحصن نقطه بان حكمه الرجل لا نتردد تردد في ذ ل ك يطعن في ا ل ا م ا ن لا نتردد ف لان زاني المحصن ي ر ج ع لا نتردد、فيه. ولكن فلان الفلاني يعترف بزنه ا ل و و محصن اياك اياك اه يا خ ت ه ا بالضبط ولا فرق ام ن ح ك م على م س أ ل ة من المسائل ا ل ب د ع ي ة في عين من الاعيان او الكفرش نقول آه هذا ه القول كذا ربما ربما ي ت أ و ل ربما يجهل ربما ربما آه وتطرق الاحتمال و القاده ع ة زي اللي ان قلت القاعدة الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال كساه ثوب ا ل إ ج م ا ل فسقط به الاستدلال قاعده من كلام سيدنا ا ل إ م ا م الشافعي عليه ر ح م ة الله تعالى أ ن الدليل إ ذ ا تطرق إ ل ي ه الاحتمال كساه ثوب الاجمال إ ل والمجمل لا يستدل به حتى يأتي المبين ا يأتي فيبين حتى به إ كساه ثوب الادمان س ت ا ف ه و فهم الكلام ا معلش ا س ت ح م ل و ن ي ع ل ى كل م ا تيجي السيرة دي الكلمتين وهتسمعوا دول من لان خ ط أ فيهم ب ل غ ا ل به ا ظ ا ل ث م فيهم ن خطأ ب ا ه ظ ا ل ث م ن من ب ا ل يا الحديث شباب نكمل بقى يبقى يبين لنا معنى ا ل ن ا ج ي ة فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصابه وهو ناجي من البدع وكلها في النار إلا إذا إذن قاله صلى الله عليه وسلم إذا هي ناجية من النار إذن هي ناجية من النار فالنجاة البدع في الدنيا واحدة ناجية ناجية هنا يعني هي هي في من من من ومن النار في ا ل ا خ ر ة الشيخ الفوزان اضاف حديث اي همنا لانه جاي في ا ل ك ل م ة اللي بعديها اللي هو حديث متفق على صحته من بلاد ا ل ب خ ر ي ومسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق م ن ص و ر ة لا يضروهم من خذلهم حتى ي أ ت ي ه ا امر الله المنصورة ذكره الشيخ في كلمة المنصورة وذكر نفس الحديث المتفق على صحته يقول الظهور و الانتصار ده أ ح د م ع ن ي ه ا ل ي ه الظهور احد م ع ن ي ه الظهور الانتصار ظهر الجيش ظهر الملك ظهر المسلمون على عدوهم ت س م ع ن ن ه ايه معناه انتصر د ه م احد م ع ن ي ه ا ل ي ه الظهور المعنى ا ل ث ا ن ي ل ل ظ ه و ر اكتبوا ه سلمت نقول في الكتاب ومعنى موجود في شروع الحديث ويهمنا وهو أ ن ه ا غير خ ا ف ي ة من الشيء الظاهر الذي لا يخفى من الظهر الظهر والظهور الدابة لا الطائفة المنصورة ظاهرة بمعنى منصورة وظاهرة كظهر فهذه منصورة بمعنى يعني شيء يخفى ب م عن ى ل ا ت ل ف ى ل ي ن هذا المسؤول عن هذا م ن هذا م س ؤ و ر ة م و ج و د ة ن هذا ا س ؤ و ل ه ا ا ل م س ؤ و ن ه ا ل م س ن ه م ن ا ل د و ل عن ا ل م س ؤ و ل ن ه ا ل م س ؤ و ل ن هذا ا ل و ل ن ا ل ح د ي ث عن ه ا ل م س ؤ و هذا ا ل م س ؤ و ا ل م س ؤ ن هذا س و ل عن هذا و هذا ا ل م س ل ا ا ل م س ن ه ا ل م س ؤ و ل عن هذا ا و ل ن هذا ا ل ن هذا ل ص ح ي و ل م ا ا ل م ن ه س و ر ة ب م عن ى ذ ا ل م هذا ا ل ل عن هذا ا ل ل عن ا ا ل م س ن ه ا ا ل ك س ؤ و ل عن ه ا ل م س ؤ و ل عن ي ذ ا ا ل هذا ا يفدني في ا ذ ا يفدني في ا يفدني يقول يقول في م ا يفدني في م ا د ن ي في ا ذ ا ي ف د ن ح د يفدني ا ح ي ف ي احد يفدني ح د يفدني احد ي ف ي احد يفدني احد ي ف د ي احد ي ف احد يفدني احد د ن احد يفدني احد يفدني احد ي احد يفدني احد ي ف د ن احد يفدني احد ي د ن ي احد يفدني د ي م د ن ي احد يفدني احد يفدني ا ح م ي احد ي ف ي ا ن ا م د ي ف ي احد احد احد ي ا ل ن ي ا ح ف ة صفاتها كويس للدكتور عمرو انا عندي اثنين ل ق ت حتى نلزمها دا دا ما عمر عمر مين تبينو نفسيكو شو هو ا طبعا المعنى الثاني هو الاقرب الظهور فلا تخفى فمن اراد النجاه لازمه بس هو لما تكون فاذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ن ج ا ة ف ي ه ا يبقى ل ا ز م النجاه فيها يجب ان اظهرها و إ ل ا إ ذ ا كانت ا ل ن ج ا ة م ح ص و ر ة فيها فها لا تخفى والا ل ل ل ت ك ي ف بالمعصور ا ل ت ك و ر أ ب د ا تكليف دايما يأتي بالمعصور ا ل ح دلاله ي ث ف ظ ه كده ا ل ح د ي دلالة ل ا م ن ط ق ق ب ت و ل ايه ب تقول فالزموها ليس ا كدا ل النار الا ه ا في و ح ة ق ل ولا ا من هي ر س و ل ل ه ق ايه ل على مثل ل من ما كان انا ع واصحابي يبقى دلالة ايه فلزموها صح فلزموها حلو اوكي دلالة المنطق ايه صح يبقى يبقى انا من حيث ياتي الامر بلزوم هذه ا ل ج م ا ع ة و هذه ا ل ط ا ئ ف ة وخبال فضلتك أ ن تكون ظاهره ذات خفه و إ ل ا تبقى مشكله لما حاول الله تعالى يلزمنا يلزمنا بإيه؟ بظهور الميسور الظاهر لاحد المكلفين مش ل أ ه ل النظر والتدقيق والبحث والمتقال لا, لا, لا. يلزمنا بلزوم الظاهر الميسور ل أ ح د الناس اخذينه طيب حضراتكم ل ق ويقول ل تعالى ه الظهور والانتصار و لقوله تعالى فأيادنا الذين ن م والذي ع ى عدوين فأصبحوا و ظاهرين ل ينصرها هو الله تعالى وملائكته والمؤمنون فهي من ينصر لإنسانه الجن ينصره الجن ويرهبون عدوه ها قيام المؤمنين منصورة منصورة من ومن الملائكة ينصروا من الجن وجل رب إلى الساعة المبادة الجن قد حتى مش وما يعلم جنود ربك إ ل الا هو مش ن هو ن ض ي الشيخ ف <تصفيق> على كرام ن ق و فهذه مخلوقات الرعب مخلوق السكينه مخلوق وكلها من جنود الله تعالى وما يعلم جنوب ربك إ ل ا هو خلاص فربنا ينصره بالحصره وبالحجر وبالريح والرعب ب إلى ما لا نعرف. لكلام نعلم ممكن دك تكملة الشير هرس في الحتة بيقول بيقول بأنها النادية أه المنصورة من قوله, عليه ذكر الحديث وذكر الحديث طيب قول قوله الى ي ه ا قيام الساعه يلا ب س ر ع ة كده ها. و الباقي نايمين واحد بس يكتب انا عشر اكتبوا ق ت ه ا من اين جبت انا من اين حكايه اخر الزمان دي لا تغيب ولا تخفى و في كل زمان وكل ف ي وقته وكل حين قلتها من اين م ه ى من قوله ما هو الا كامل سعد المنتهى, دي المنتهى عم لكن ن عايز ما بين المبتدا والمنتهى المبتدا كلام النبي عليه الصلاه والسلام والمنتهى ك م الساعه ما بينهما هل ي ج ي وقت تغيب ها هل ي ا ي وقت تغيب لا جبتها مني يا استاذ من قوله عليه الصلاه والسلام لا ت ز ل من قوله عليه الصلاه والسلام ايه ها لا تزال فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تزال يعني من س ا ع ة ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الالفاظ المباركه ة ب ذ الى ا و ح ي المبارك قيام الساعه ة وما ب ي ن م ا وبينهما لا تغيب هذه ا ل ج م ا ع ة ا ل م ن ص و ر ة ولا تخفى ولا تهزم يصحى معاي. يصحى معاي ايه هو نقل بس احنا دي معاك معاك مش معلش مش احنا هو هننقل نقل ان انا بس هقدر نحلت عشان ده واجب الزمان لازم تعرفوه خد بالك شروح الحديث في الصحين ارجع لكلام الحافظ الحجر كلها الناس ل ك وكلام كل الناس كلها وكلام ش ر ح مسلم كلام القرطبي اللي ر ي ا ل هو الشيخ اللي هو ل المفسر ي شيخ هو المفسر وخد بالك فا ج ي ب كلام بديع جدا ممكن ترجع ستستفيد ب جدا ان شاء الله وحفظ و المعادله المهم فيه اخي جاء م ا ي ك ت ب يقول هو تايه يا دكتور عمرو اخ محمد السعيد يستغيث يستغيث بالله تعالى يا دكتور عمرو الرجل ب ي س أ ل المواعيد والجدول والكتاب و... ف إ م ا أ ن تعطيه موعدا ً لتجيبها عن ع ذلك ش ن تنتمه للدرس الآن وإما أن تجيبه استفاق للدرس وإما إن عن ا ل أ م ر ي ن ل ك ن التنظيم أنت مش أنت عندك عشان مش من النم الراجل عمال والله تابعه الكلام يا تابعه يسأله أقول الله بيظهر دكتور عم تابعه مش يستخدم مش ده شوف صائت عايز حد و ت ت و ا ص ل مع الدكتور عم هو منسق ا ل ح ص ة والدرس وكذا وهو ان شاء الله ي ر ت د ك ن ا ل أ م و ر دي كلها ب إ ذ ن الله وبرضو من سحمد حمدي ساعد、يعني. لو في حاجة ممكن ساعدة محمد م م ك ن ساعدة ساعد الرجل ا عشان تقول له التفاصيل يلا يا شباب ي ل ل يا أ ه ل الدين مرجع ت ا ن يقصبهم يس ما ب ي ف ه م فيبانا لما اقول أ ن ه ا من من زمان كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الى قيم ا ل س ا ع ة وما بينهما ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم لا تزالوا لا تزالوا فهذا الاستمرار فهذا هذا ا لما ا ت ر ر من لا ت ز ا ل ه طب ن ت ت لما ي ج ي تسألني لي تقول بقى اذا كنت ن تقول ب ت لي ظ ا ه ر ة بمعنى م ن ت ص ر ة و ظ ا ه ر ة بمعنى بمعنى لا تخفى لازم تدللي على كذا ايام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ظ ا ه ر ة م ن ت ص ر ة و ظ ا ه ر ة لا تخفى ويظل الامر كذلك الى يوم القيامة ايه نعم ايه الامر كذلك الى نعم نعم اي والله اي نعم آآ آآ يظل كذلك الى يوم الخيام فاما معنى الانتصار فهو انتصار ا ل ح ج ة ح ج ة هذه ا ل ط ا ئ ف ة لا تغلب ابدا مش معنى والتمكين ما الانتصار الانتصار العسكري والتمكين في الارض لا إنا لننصر رسلنا رسل انا في فيه طب د خ ل وفيه ا معاركوا هزموا و رسل جرع وفيه رسل, رسل قتلوا يبقى معناها دي لا أخذ يبقى النصره المقصوده ة اللي و استروا بالقول أمنوا علوين ظهره ظاهرين الله الانتصار مع تعالى على الذي فأيادنا الذين فأصباحوا في هذه النصره معناها غ ل ب ة الحجه التي لا تقهر ولا تغلب كل رسول يؤتى بما على مثله يؤمن البشر كما يحديث البخاري كل رسول ما من رسول أرسل إلا ومعه من الآيات ما من ومعه المعجزات الباهرات التي البشر على مثلها يؤمن、البشر. وكان أعظمهم, في ذلك رسول الله. رسول الله وكان اعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رزق ا ل ق ر آ ن العظيم الذي هو أ ع ظ م هذه الايه على ا ل إ ط ل ا ق حجه لا تقهر يبقى ح ك الظهور ي ة ا بمعنى انتصار تفهم. الظهور م ب عدم ن ى ع الخفاء ايه. لازم اعلام ا ل س ن ة في كل زمان لا يخفونه والامام النووي في شرح مسلم وغيره قال انه لا يخلو عنهم عصر ولا مصر وهم إما يمكن أ ن يتفرقوا في ا ل أ ع ص ا ر و ا ل أ م ص ا ر مش لان ز م يتجمعه م في وفي بقعة واحدة ا ك و النصر ح د أ ا ل ن هنا زي ما اتفعنا ليست نصرة ا ل غ ل ب ة والتمكين على الارض لا النصر المقصودة والبيان هنا هي نصرة الحجة والبيان فلا يهزمون أبدا بالإيه في حجتهم الموضوع كنا نتهى أ ر ج و الا فوتكم ذلك لاهميتها يقول أما بعد ابن اعتقاد الساعة الساعة يعني عسيمي الدين فهذا الفرقة الناجية المنصورة قيام قيام القيامة الشيخ يقول إلى إلى إلى إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. يقول الشيخ ابن عسيمي اللي يقول الشيخ ابن ع ث ن ي ب ق وهو ل و ن ا إشكال يريد ه ن ان يريد إشكال إيه الإشكال وهو أ الرسول صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ب أ ن ا ل س ا ع ة تقوم على شرار الخلق وانه لا تقوم حتى لا يقال الله الله م فكيف نجمع بين, هذين بين هذا القول وبين قوله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه ة طريقة في طريقة في الجواب وثبتة معتمدة وهو كذلك في الكتاب والسنه وحذف ا المضاف في القران الكريم فوق ا حاسر ى كتير ي جدا فإذن إما أن ن على ومعنى حاسف المضاف ومعنى قوله إيه الحصر م ا س ا ع الساعة ة إلى قيام قرب قيام لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى يأتي الله أو بمعنى فعلا حاسف المضاف من اي ساعتهم ا س ا ع ة ا ل ف ر ق ة ا ل ن د ي ه الصالحه دي、م? الفرقة ا ل ن د يعني الصالحة ا دي س ت ه م ي ع وهو موتهم لان من مات فقد قامت قيامته لكن الاول اقرب وانا مع الاول طبعا فهم م ن ص ر و ن الى ق ر ب قيام الساعة و ف ي الحالة دي ل ج أ ن ا الى هذا ا ل ت أ و ي ل لدليل و ا ل ت أ و ي ل بدليل جائز ل أ ن الكل من عند الله تعالى كلام بارك بيأكد ملطيف الله والشيخ بالفوزان الكلام الشيخ بالفوزان بيقول اختار اه اختار اه اخيام اخيام الساعة اختار قيام انه الساعة يعني ساعة اختار الاختار مجيء يعني الثاني فنوتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن فهذه ا ل س ا ع ة في حق المؤمنين و أ م ا ا ل س ا ع ة التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إ ل الا ع ى ش ر الخلقين شرار على ا يقال في الأرض الله الله وروا الإمام في حديث الحاكم من حديث عبد الله بن عبد وفيه ويبعث ف ه و الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير ي فلا تتركه احدا في قلبه آه خليه مش مرة عارض نرجع تاني الحديث مرة أخرى بك ويبعث الله ريحا, ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير ي فلا ت ت ر ك أ ح د ا في قلبه مثقال ذره من ايمان الا قبضته ثم فعليهم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة وهو حديث صحيح رواه الإمام ولكن حديث عبد لكن الحاكم وهذا له حكم ا ل مرفوع يقينا له حكم المرفوع لان ه حكم ل ل م ر ف و ع أ ما لا يقال إ ل الا ب ا ن ق ل ل لا يقال ذ ي بالعقل من الصحابة الكرام صحابة ي أ خ ذ حكم المرفوع وهذا منه يحكي عن أ م و ر سبحانه ل ق ي ا م م ف أين يأتي عبد ا ل ل بن بكلام عمر يوم ح ص ل ي القيامه ة لا يأتي ب إلا المحل من مصدر المحل النبي عليه الصلاة عليه و ا ل س ل ا م ف هذا يأخذ هو مهم ة جدا في هذه المقدمه ة وقوله أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة والعربيه إ ح ن حصة اللي فاتت سألتكم ن أ فاجابتهم اجابتهم ص ح ي ح ة وهي بدل من قوله ا ل ف ر ق ة ا ل ف ر ق ة مضافه ل ي ه ج وعلامه ه تدري ا ل ك س ر ة و ا ه ل بدل منه ا ه ل بدل منه طيب اهلي د ن ا ك ر ة ينفع ا ل ن ا ك ر ة ت ب د ل من ا ل م ع ر ف ة يلا شباب ب س ر ع ة عايز جواب ب س ر ع ة ا ن عايز كل اللي حاضرين يجوا ن عايز عشرين اجابه اصلا الوقت بكام ي الله اه خمسة ادي احمد عشر يبقى خمسه عشر يبقى خ م ا عشر ي ب خ م س ت ا ش ر يبقى خمسه ع ش ي ب ى خمسه ا ش ر يبقى خمسه عشر ي ب ق ا خمسه ع ا ر يبقى خ م س ت ا ش ر ي ج ا ب ة يلا ب س ر ع ة ق ك ت ب غلط ش ك ت ب صح خمسه عشر يبقى خمسه ع ت ر يبقى م هو ا ل ل يبقى خمسه عشر ي ت ع ل م في سنة ي ن ت ل م ا تغلط ه ت ق ى خمسه عشر يبقى خمسه عشر ي ب ع م ر ل صافي وعمر الطائف ا ن و ر ن ت عرفتك ك ك اللي خلاص يبقى سبق س بها ق ب ي عمر الصافي نزال الله خ يقول ر ا ي هي قال لا هي مش ناكر عم الشيخ ده هي م ع ر ف ة بس م ع ر ف ة ب ا ل ا ض ا ف ة ب ا ل ا ا ض ف ة ل م ع ر ف ة لما اضيفت ا ل م ع ر ف ه عرفت صح فحينئذ ن د ا ز ان نبدلها من ا ل م ع ر ف ة المتقدمه ة اللي ي الطائفة احسن ايه حكاية اهل السنة والجماعة تعاني بقى اراها ونخبط ب ع د ي ن ع في بعض في مساله ي ن والجماعة دي عيسكوا أصل عقد اهل دي قصة ا ا ل س ن و الجماعه ة اشمعنا الاسمين جابوا دول ل ا ا ل س م ي ن دول ي س ع و ولا ن ما ي س ع و ن ش و تحفظوها جات صمت ر و اللي إيه؟ أ م ا المكتوب ع م ر ا ل صفي لماذا ي ف عندي ث ل ا ث ة عمر صح عرف نفسك、بقى. عندي ث ل ا ث ة عمر طيب ربنا يبارك, ربنا يبارك لكم في عمر قدوته سيدنا عمر له منا في أ ع ن ا ق ن ا جميعا بإنما عن سيدنا عمر أما يترداش خلاص ويدعيله يجراره يجراره عمر سيدنا اللي بقى ي ع ن ي ل ه م ن و ن ن ا ف جميع ن ا ق ن ا جميع ان ي ك و ا ك م ع ان ي ه ا ك م ي ع ان ي ن ه ا ك م ي ع ن ي ن ه جميع ان و هناك جميع ان يكون هناك جميع ان ه ن م ي ع ان يكون هناك م ي ع ي ه ا ك جميع ان ي و ن ه ن م ر ع ي و ن ه ا ك جميع ان ي و ع هناك م ر ع ان يكون هناك م ي ع ا ي و ن ا ك جميع ان يكون ه ن ك ج م ا يكون ه ا م ي ع ن ي ك ا ك جميع ان ي و ن م ع ان ي ن ه ا ك ج ك و ج ي ع ان ان و ن ا ك جميع ن ا ان ي و ن ه ن م ي ان ا ان يكون هناك م ي ن ان ان ان ا ان ان ا ي ن ه ع لما ي ج ي نقول مثلا سلفيين ي ق و ل و ليش عارف انصر سنه ة ي ق و ل و ليش عارف ايه ا ل ق ص ة دي ايه نقول ا ل ق ص ة دي ايه ركزوا معاش ترمب فتال اهمي شوفوا ل ش ي خ ابن عثيمين لما جاء عن اهل ا ل س ن ة و تجمعهم قال, قال اضافهم الى ا ل س ن ة اهل ا ل س ن ة يعني ع ر ا ف ه م ب ا ل س ن ة لانهم مستمسكون بها و ا ل ج م ا ع ة لانهم مجتمعون عليها يعني على هذه ا ل س ن ة تمسكوا بها فحق, فحق لهم وتشرفوا بهذه إ ض الاضافه ف ة ه ما نقول ل أهل إ ا ما س ت م ر ا ا لا يقال معطول م س ا ل ل والمرافقة والمصاحبة فلو قال أهل الحديث أهل الرائش أهل القرآن الذين أهل الله تعالى أهل الجنة و م وخاصته أهل هم النار ك ل م ة أ ه ل دي ها لا ت أ ت ي أ ه ل إ ل ا مع اللزوم و ا ل ص ح ب ة ا ل م س ت م ر ة التي لا تنقطع فلا يتشرف المرء بهذا الوصف أ ن يكون من أ ه ل ا ل س ن ة إ ل الا إذا ز م اذا إلا إيه؟ لازم السنه ة و ولانهم ب ع د ا ج م ع يقولوا ل أ اجتمعوا ولم م ا يجيب يفارقوها ثم اجتمعوا هم في أ ف ر ا د ه م واحادهم كل واحد فيهم موصوف بانه ملتزم ملازم للسنه ي ل و ه ب ا ل ل ل ي و ا ل ن هذا ر بسمه هؤلاء ا ل م م س س ت كلام به فصاروا, إيه؟ فصاروا ده تكلام الشيخ لا يستفيد ان يصف عندي كلام بس السنة نقرى من فان قلت يقول كلام كيف الشيخ اللو اهل السنة و ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه م ج م ا ع ة فكيف يضاف ا ل شيء الى نفسه يعني ا ل د و ا ب ربما ي وضح ش و ي ة أن ا ل أ ص ل أن ك ل م ة ا ل ج م ا ع ة بمعنى الجماع ا ت فهي ا س م م ص د ر ع ا ر ف ي ن ا س م ا ل مصدر هل ع ر ف ا ن مصدر ب صعب كده ج او لا لا دي لا لا لا لا ا اسم المصدر هو اللفظ ا ل ل ي فيه معنى المصدر لكن بحروف اقل ويستعمل هو هو للايه مش يعمل حكاية يعمل عم دي مش دي, مش دي قضيتنا ما هو مصدر بس حتة اسم اسم ليه سميناها اسم مصدر ليه بس اسم اس اسم سميناها اسم مصدر سميناها اسم تعالى عم مش المصدر مش ما مصدر مصدر مصدر مصدر لانه حتة م ش ت م ل على معنى المصدر بحروف اقل زي الوضوء الوضوء اسم مصدر الفعل ايه توضا أ م المصدر ايه توضا ؤ توضا ؤ ف ت و ض أ توضا ؤ ووضوءا توضا ؤ ده المصدر المصدر من الفعل من توضا أ ل ل الفعل الرباع ي هو توضا أ ت و ض ؤ لكن وضوء اخف وادت نفس, نفس المعنى في وضوء اسم مصدر آآ آآ للفعل توضا وقلت في القران آ ن عندك ن ر ب تعالى إيه؟ والله قل أ ب نبات هو مصدر أنبت, إنبات. مصدر أنبت انبات أنبت ت ك م من مصدر مصدر الأرض فهنا عدلة عن المصدر اللي هو عندك د ل ع ا ل م ص ر الى ل اسم、المصدر. انبتكم نبات فنبات اسم ه مصدر ووضوء اسم مصدر الى اخير منافسي مثلا اللغة ان شاء الله ووصلنا المصادر احكي لطيف بدلوقتي لو يعني فيه جميلة القرآن موضوع لكم الكريم لطائف في بس دس حاجات جميلة جدا لطائف لما نوصل للمصادر ان شاء الله في اللعنة وسندرس لكم ان شاء الله ا ل م ص ا د ر اللغة ب إ ذ ن الشيخ ل المؤمنة دلوقتي ل ه تفهم انه هنا بس انت بيقول ايه لأن ل أ ن لأن الاصل في ك ل م ة ا ل ج م ا ع ة بنوع من الاجتماع فهي اسم مصدر يبقى اجتماعا وجماعه ف ج م ا ع ة اسم مصدر و ا ل ت س م ي ة بالمصدر واسم المصدر يعني برضو لها معنى جامد اوكي اه؟ المعنى واحد و ب ق لا ي ه ما الفرق بين في المعنى, المعنى, فرق. هو المعنى فرق. في الفرق المعنى في مفيش بين و المعنى ا و ح د بالضبط م فرق ي ش ف لو في فرق يبقى في يبقى مشكلة مشتق ده المعنى المصدر ب يدلنا على الحدث بس حدث وزمن بقى فعلا حدث و ز ا ت بقى مشتاق اسم فعل اسم مفعول يا خير ا ا س ت ا مشبهه لكن المصدر لا ي و اسم ص د ر واسم المصدر في المعنى واحد ولا فرق لكن د ه ذ خ ف فبدل التوضؤ قلت وضوء ا ل ت و ض ا ل تقيل و ض قلت ايه وضوء خلاص فالوضوء هنا ت ي ج ي ا ل م س أ ل ة تاني ا ل ل ل ي هي ا ت س م ي ة بالمصدر انك تسمي ح ا ج ة بالمصدر تسميه بالمصدر دي فيها م ب ا ل غ ة فيها ايه م ب ا ل غ ة فخليك في المصدر ق ابنك ل وش راسمال مصدر خليك في المصدر اذا قلت مثلا فلان سعيد فعيل اه صح فلان مسعد اه اسمعوا كويس من اسعد اه فلان سعد تكدر جبت ايه ج ف ت س م ي ت ن ا المصدر ف ك أ ن صاحبنا بقى مش, مش سعيد ولا بتاع لا دا صاحبنا ده ده مصدر مصدر سعيد ا د مصدر ة ل ه ا س ع ة ففلان ن سعد فان س م ي ت باسم المصدر ف د ي ه فيها مبالغه مثل كتاب مصدر و ا ل ت س م ي ة بالمصدر التسمية بالمصدر فيها مبالغه فيهم ب ل غ ة ع ظ ي م ة جداً زي م ا تسمى ي واحد فقير و تسمى واحد فقر فقر ك أ ن ه هو ص ا ح ب ن ا ه لأنه ص ا ح ب ن ا ايه مصدر لما تلاقي مصدر ل ل س ع ا د ة تسميه سعاده و لما تلاقي مصدر للفقر تسميه فقر وهكذا فهذه ا ل ل ط ي ف ة فالشيخ ي بيقول ان هنا الجماعه اسم مصدر سمى بيه. سمى بيه الناس دول كانهم ا ج ت م م ع ع ب ى ف ا س مصدر وهذا ا في ل ص ل ثم نقلت من نقلت ه ذ ا الاصل الى القوم ل م ج ت م ع للمعنى ي ن ا ل ل اللطيفة البلاغية اللي قلناها مثل السلوب ب ا غ ي الترخيم لا يا أ بني الترخيم, الترخيم, الترخيم في النداء حذف الحرف الاخير أ خ ي ر حذف ل ل ح ر ف ا أ من ا ل مناده ة المنادة, المنادة كسعة سعادة ابن دعا لا يا بيقول أبني منحف من ملك ترخيم لأ في آخر د مش ترخيم ولا ولا شبه الترخيم ترخيم ولا ده ده ده المصطلح المعاصر شبه ده دلع في ب ت د واحد ل ع فبدا ت ق ر ل ي يا يا سعاد قلت لها يا سعا قلت م يعني ما ت س ه و وزي واحد ش ما باحد يدلع ل في نحن ز ا ابنك مثلا م بتدلع فبت كده او ايه الحرف م اسمه ولا حاجة وابن مالك بقول كده في الألفية. ترخيم اخر ل ل ف ي ة تحق ت ر ي م نحن المناده كيسوع في من دعا سعاد الترخيم في ا ل ب ل ا غ البلاغة لا مش الترخيم في انت بس تخليك ايه في معنى اسم المصدر, باسم المصدر وربنا ا باسم ا ل ل ت س م م ي ص د و ر يسهل ان شاء الله ه اه هذا الله فضوها هنشبعكم الله هي عنها المقدار الكفاية عشان ما الدرس、اللغة. ان شاء الله ان شاء الله وتمرينات يعني في بالطريقة اللي هي الطريقة العملية اللي عنها قبل اللي هي اللي هي الطريقة نحولش ذلك للغة واسئلة وكل اللي قبل واختبارات حدستكم بس نحو التطبيقي و ا ل ب ل ا غ ة ا ل ت ط ب ي ق ي ة ان شاء الله يعني ستجدون شيئا نافعا ماتعا إ ن شاء الله تركزوا ب ا ل ل نتكلم أصل كلمة أهل ل ي فيه احنا بحاجات من مهمة كمة جدا س ل م ا ع ة دي أ ن ا إن ش اللي ء ا ه مش ع ا ز أ ع د ي ه ا للهدي أ ن ل م ا تبقوا تماما باش أي شبه هضمنها أعديكم فيه ي مسألة ل ا والاسماء والمسميات ق ت و والسلفيين والاخوان و ل إ والابداع ماهي الحكاية؟ ها؟ للمساعدة الله نريد أن شو سموا. سموا اهل ا ل س ن ة ح د يعرف يعيب أ ه ل د ي بس بسرعه ة ما تعطلونيش ا ا لا س حلوة خ أن تعطلونيش د ل أن هذا خ أ ا ش للشباب ا المتدين ع ة لأسنة ب الطلاب ع العلم ض ا م ك للأسر أنا كده ق تمام هي به ليه مفعول بس المفعول ن ا كنت عايزك توضح ت شوية و و ق لي صحي به بس م ف ع و لما به ليه هي لان اصلا كانت ف ع و بني ه ت ا الفعل به لما لم يسمى فاعله ذهب المفعول الاول فصار نائبا ل ل ف ع ل خلاص والمفعول الثاني ب ق ى مفعول به صح ب ل ا ن ا ك تريد و حتة ع ان تقوم ل بطبعها لكي ت ت ر و د ا ا ب ن محترمة خطأ بركه ع ي تصفحات نسخ و ه ا تفقوا حد بما ب في بيتك طبعه الكتاب ده والكتاب بتاع وجواب الع ده الله يسيرة التاني متين في سؤال جدا ان شاء لو هاشرح و ا ك ت ب اي حد ي ت ف ع و ا ما بينهم واحد عشرين ا ويعيشون من الازهر سيجيبون النسخ كلها ما ا ي ت منتضايا والتوحيد موجود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 سم العلماء الف... الفرقة أهل السنة. سمى العلماء هذه ا ل ف ر ق ة أ ه ل ا ل س ن ة يبقى سمّ الماضي فعلّ والعلماء فاعل أ ه ل سنّة ا ل ف ر ق ة ه ذ ه المفعول ف ر ق ة ده ا ل ا ل أ و ل أ ه ل السنه ا م ف ع و ل ا ل ت ا ن ي فلما بارينا ا ه ل من المسمى فاعلوا فكنا سمه اهل أ السنه فبقى نفعول كان أصله التاني أصله مفعول عايز حد عيب عيب ها؟ حيث. ما مش عايز راح تقلطوش تقولي في دي سمي ك س م فلانا سمي ف لانه ا ما تقوليش فلان لان اصلا مفعول ر و و ل تاني ا ب ي ل اخر الشباب ع عساب ثاني سموا اهل السنة لانهم ويقولك تفترق الفرقة اهل الجماعة متمسكون بها لانهم مجتمعون、عليه. تمام ولهذا لم تفترق هذه افترق البداعي نجد أهل الجهميه ب د ا ع ك ل ا ل ر ا ف ض د متفرقين وغيرهم من أ ه ل التعطيل كذلك متفرقين لكن هذه ا ل ف ر ق ة م ج ت م ع ة على الحق وان إ ن ك قد يحصل بينهم خلاف ل كان ن ه خ ل ف ي ع ي يصضي يقول يضلل كأنه وهو لا إلى الفرقة يقول وهو خلاف لا يضلل أ ح د ه م ا ل آ خ ر به أ ي أ ن صدوره م تتسع له و إ ل ا فقد اختلفوا في أ ش ي ا ء مما يتعلق ب ا ل ع ق ي د ة مثل ه ر أ النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أ م لم يره ومثل على والروح أو الروح العذاب القبر على البادن فقط فقط ومثل بعض الامور أ م و ر ل ل ت ي بعض ا أ يختلفون ي ف ه التي نعصى ك م ة ا ل يختلفون فيها لكنها مسائل تعد ف ر ع ي ة ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ص و ل وليست من ا ل أ ص و ل ثم هي مع ذلك ثم مع هم مع ذلك ولا يضلل بعضهم بعض بخلاف أهل إذن فهم مجتمعون هي أهل يضلل بعض البدع ذلك ذلك إذن الاختلاف ولا بخلاف على السنة فهم اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهذا الفرق ا ل ح ق يسترعى ق فرق ة ي الانتباه إنه مفرق انهم فرق انهم واين اختلفوا فانهم ايه فانهم لا يبدع يضلل ب ب د ع ع ه م بعض و ا ي ض بعضهم بعضا ف ض ل عن بعضهم بعض التبديع ان يكفر بعضهم بعض. اللي من فاللي هاسك السبيل اللي يكفر سبيل والتكفير غير ده هو مسوغ ف ك أ ن ه سيسلك سبيل هؤلاء القوم الذين نعى الله تعالى عليهم ع ل اللهم أصحاب البدع كلامنا مع الشيخ ابن الثيمين كلام رحمه الله أنه لا خالفهم فالأشعارة مثلا يقول وعلم لسه وعلم وألفه ده رحمه أنه مع يدخل فيهم في طريقتهم من من أماتريدية السنة والجماعة في هذا、الباب. لانهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إ ج ر ا ء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها ولهذا يخطئ أ ه ل س ن ة وهم مختلفون فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال وكيف يكونون أ ه ل س ن ة وكل واحد يرد على ا ل آ خ ر هذا أحدهم وحده هو هو إذا لا إلا كان الجمع الضدين وإلا فلا صاحب السنة الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية نقول من وافق السنة نقول يمكن بين فنعم فمن أم أم من شك أن أن فهو السلف ح ب ا ن ومن ة خ ا السنة فليس صاحب سنة فنحن نقول السلف هم اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ولا يصدق الوصف على غيرهم أ ب د ا والكلمات تعتبر بمعانيها لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة لا لننظر أهل كيف يمكنه نسمي من تعتبر سنة وكيف يمكن أ ن نقول عن ثلاث طوائف عن ثلاث طوائف م خ ت ل ف ة إ ن ه م مجتمعون فاين الاجتماع فهل أ السنه و ا ل ج م ا ع ة هم السلف معتقدا حتى المتاخر حتى المتأخر الى م ت خ ر إ ل يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا كان على طريقه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم سلافي أصحابه فإنه سلفي ولنا و ق ف ة و ل ن التعميم وقفة ا ا ل ت ع مش ي م م مسلك التحقيق والعلماء المحققين فلا نستطيع ان نحكم على كل من سلك سبيل الشاعره ع مثلا في م س أ ل ة كمن ا سلكه في كل م س أ ل ة او في اغلب مسائله او كمن ا قاعد واصول المذهب او كمن ا بالغ وتشدد في الرد وخلاخ ل ى ر فحذاري ك ل المقام يظهر كانش مقام توسع وتفصيل ل غالبا الشيخ ابو ل عابد رحمه ف رسالة -30 في الله ص ف في ا د ة عارف حاجات ك كتب كثيرة جداً. فهذه الكتب الكثيرة كلها تفريغ شرائط لتسجيلاته رحمه الله و ح ي المقام بعضها ك كل كده ن يعني ه أغلبها ا ا ل لا ن ف يصنف ي ف ع ر و ي ف ك ر و ا ع د لكن و احد يتكلم عنه الخاطر ربما ي ح و ت ه اشياء أ و مواضع ل م تحتاج لبيان فيذكرها ب إ ج م ا ل أ و مواضع تحتاج لتفصيل م س ل ل ا إلى أخير لكن هنا في المساله الحكم اللي هو العام ل ل ي هو ا المجمل لا ت ن س عشره اشعر دول طبقات كتير و أ ن و ا ع كتير وتفاصيل و إ ل ى آ خ ر ه م مجد فأنا أقول كلهم يعني يتشدد يقول كلها في النار وهي فرقة أقول يعني النار نارية الأشعر وواحدي كلها كده يقول وهي كلهم يتشدد ينسب ا ل هذه ا ل ف ر ق ة أ ئ م ة الدين أ ئ م ة ا ل س ن ة أ غ ل ب المفسرين و أ غ ل ب أ ئ م ة الفقه وكثير جدا من أ ئ م ة الحديث ح امير العسكران أ المؤمنين في ا ل ح د ي ث ا ل ن م و ي اطرح فيه حنانيك ب ل ا الطريقه دي、م? فأنا رأي أنه ان ي ب ق ى فيه انصاف في الحكم فلو خالف بعض ا ل ا ئ م ة في م س أ ل ة في ا ي ة في ت أ و ي ل س ف ر ة او نحو ذلك هذا لا يعامل م ع ا أس م ل ة من اسس واصل المذهب و و و ودافع ونافح وجادل وناظر يعني اجيب الداقلاني عليه قاعد وعمل النووي ناقى داقلاني الامام الله رحمة فرح وناظر و... وحتى ه و لو اتكلمنا عن ا ل ب ق ل ا ن ه ن ت ك ل م عن ا ل ب ق ل ا ن ه في مراحل إيه لو ن جبنا م ث ل الجويني ا بعده إهه هنتكلم الحمالله هون هنتكلم ههه إيه فيها إمام الحرمين تلمين أمان ماشي بنفس فما يعني أنا مش عايز إيه الأحكام الطريق جبنا الغذالي اللوين بالترتيبة الطريق أنا عايز الجملية العامة تتورطوا لو لأ برضو برضو يعني دي بنفس بنفس خلوا نتكلم ال... على ال... ال... ال... المعاني ن ق و ل ا ل م ك ق ف ن ا في الصفات كاذب موقفنا في م س أ ل ة م ث ل ا ا ل ج ن ة والنار وفنائها وبقائها ك ا تماما ا ب ن قاينين للسنة الجنة والنار انا للسنة عشان القيم كلام مخالف لكلام هتلاعهم براح ولا مسألة ال... أنا للسنة؟ دول في حبيبي هركبهم <تصفيق> فعش فعش آه ها موقف, آه، موقف آه ابن ت ي م ي ة وابن القيم مسائل الاعتقاد ايه ل ا ا ن ت ت ع ل م خ ا ل ف م س أ ل ة ي ه مخاف ش ك ل ل مسألة من آهل السنة آه على السنة ما كانش هم من اهل على اهل اهو اهو عيني ومن ط بما ع كانش س ت د ل س ن ة ه السنة و ا ل ل الفروع خ ا ف اوسع واوسع أو بقى م م ك ن يكون ماليش خالق ج م ا ع يعني ا ل ش ي خ اللي ا س م ت امية عودية بسبب م د ا ه ر ت ه ب م خ ا ل ف ة ما اتفقت عليه ا ل أ م ة و ا ل أ ئ م ة بل والصحابه في مسائل م س الطلاق ئ ا ل وغيرها و ح ج نجعل الجنة ا الإنتامية لا خليك يعني حنانيك المسألة نتعلمها أفصال أشخاص والأعيان والفرق والبتاع ونطلع دول الجنة وندخل دول النار لا الله استركم اسمعوا كلامي السيمين والأمر ت مشهورة نبديكم فيش هنقرر ونطلع دول وندخل دول رأسي خبرة يعني لكن خليك على ي ا م نحن ص ت كتير في القصة دي ح ا ا ل ن و و ي وابن و, و حاجر ل ك حناناك ر ت و وهنادي ي ايه يا نازف ماذا س ك ي ن اه لا احنا نقول ما ذهبنا م ن غير ا ا ل م ي ن و ا ا ل ي نحن له الكلام ن شاء الله ده مفيش في فصال ع ن د نستمسك و ن به وانا لكن نحن على نحن نحن نحن نستمسك به واول ص ف ة كذا لا اعرف ايه وضحك ابن حجر قال عليه ارحم ف ايه يا يا ابن نفسك ا ح في ي ه ف ب ونفس ل الكلام بقى علي متى امام نتقى م ا باسفتش حد ل ا ما فيش حد ما في يقول حد لواحد احنا ما ولو له كده ولو كده ب ق ى ا ل ب ن ا ر ل م س ا ئ ل وخلاص لكن لهم دول اهل واهل هما اجتهاد نظر ولكن ك ا م م ه يجب ان ل ل ر ف ا يكون هناك ل اشياء ويكون م الاعتبار فلا هناك اشياء ويكون هناك و ر اشياء ا ا ر عما من ويكون و ن تقول ل اصلا هناك ل انت اشياء انت ل كما ان ا ت ط ح السحاب انتطح السحاب ب ينزل غيث وبركه ة ورحمة و... انت دودة و الارض استمتعد تيجا انت في ل ل السحاب تندل ورحمه ا ما كمان كان في ف يعني بعض خبطوش م و ض س ا ب ي يا ن دول ع السحاب ي هو دودة بتاع طبعا انت ايه الارضي انا عن ده ن الكلام باكلم فهل س محدش دودة فانا ر ض ينتفع ظ ر الارضي و ا دودة الذي ن ا بانتطاحه اللي بتاع الاسحاب ده ويقول للسحاب انت لم تصنع كذا وكذا يا عم خليك في حالك المياه اللي جالك دي هي ده رزقك انتفع ب ه ا فهي رزقك اما الاجتهاد والنظر إحضر عودوا انفسكم لأن دي موجودة في الزمن في المشايخ بقى لان النابتة للأسف اعودوا احضر في دي يخوض في والأئمة بلا قيد ولا شرط ولا حد ولا أ ه ل ي ة ولا يكون ذلك أ ب د ا حتى رفق لو ي اللي ة الجماعة من هم باتجاه المدخلة لاتجاه ا ا عندنا بتولينا أخيرا بالرسلانية هذه الاتجاهات ل ج م ي ة وبقى هذه في منتهى اهليه ل طالعا خ ط و ر ة ناس د ي ه م ه م كل خ ر إن ربنا يبضيهم أهديهم يعني فلا يقعوا في مثل هذه الايه ليبعدوا عن نحل العلم وعن المشايخ وعن الاعلام ومن الذي وضع محبه الناس دي في قلوب في في في الخلق ويقول ف خ ب لك والله اسم فلان عامل م ئ ن وخمسين شريطا ليبين في ر الشيخ و م ئ ا فلان ي أ يقول وهو يادم ده؟ ده حذرت اتجاه اتجاه باتجاه اللي ي بقى ض فانتبهوا عليه ل بقى ر س ي في الحبيبة ف مصرنا ن ا وحذر ا من مساله التعميم ان الاشعره إن من الفرق الناريه ة الكلام. الكلام كذا كذا كذا. وتعمل يبقى أنت بتقول و انت ل كذا ا يبقى ن وابن حجر والقرطبي و ا ئ م ة الفقه و ا ئ م ة الحديث و ك ل ر ف ي ا ل ق ن ا ر ي ه انت ت ق ل كده افهم حجم كلامك وخطرك قال هل بلغت طيب اللهم فشل اياكم نفس الكلام تقريبا كرره وكذلك الشيخ الراس رحمه الله تعالى في قوله تعالى وهو الايمان بالله لما الإرهان الساعات اهل ا ل س ن ة والجماعه ة و وهو الامان ل ل ب في ق ل ه وهو الايمان ا بالله, بالله قال ن ل ش خ ابن ع ث ي ي ن رحمه ل ل تعالى رحمة واسعة هذه العقيدة اصلها الصلاة ل ه هذه واسعة رحمة ا ا ل ن بالله ي صلى أن تؤمن ب الايمان ل ل ه و م ئ ك وكتبه ت ه ورسله و ل و ل والقدر ل آ خ ر خيره وشره ا ا ي إ م بالله ا ل إ ي م ا ن في اللغه ة يعني ل يقول بالله ع على الكلمة الإيمان في اللغة في ي ق كثير من الناس إ ن ه ا ل تصديق يقول فصدقت وامنت م ع ن ا ه م ا ل غ ة واحده ة وقد سبق لنا في التفسير لنا أن في ذ ا القول لا يصح وانا معه طبعا لا يصح وعندنا مذهب ان شاء الله لما نتكلم في التفسير س أ ش ب ع ك م فيه ان شاء الله تعالى انا, ضد بال... أنا لا اقوله بتا... في ح ا ج ة اسمها ترادف ابدا في الاستعمال الشرعي ابدا في حاجة اسمها الفروق اسمها تر... والقرآن ايش ببعنة ما تقوليش قعد و ل ج س في ا ل اللي ق ر آ ن بمعنى انت م واحد ش عارف راجعة وعادة الفرق انت تقوليش ب م ع ن انت ى واحد اللي م ش ع ان ر الفرق راجعة غير عادة غير غير مجر ف الفؤاد عادة الجلس والقلب وهلوم وقعد وذلك ان شاء الله تعالى, في درس ان شاء الله تعالى. ليه؟ لان ده يدل على أن هذا الكلام كلام الله تعالى لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفي ي تنزيله من الحكيم ا ل ح م وسترى ان شاء الله عجلا ي الله بقولش التفسير واللغة في انهم وجدوا الفروق ا ل د ق ي ق ة فيما ادعى بعض اهل العلم انه من الترادف ب انهم في القران ي شلته وجبت ف المعنى لا به بغرض غير ما هناك إن في ذلك لا ذكره لمن كان له قلب او القى السمعه وهو شهيد. أو وبعدين و. يبقى شهيد ايبقى انا عايد اقارب او, أو, أو. دي تحطها دي تشيل دي دي تشيل دي من مكان مكان دي و او لا ولا تحطها تحطها وسائل إ ن شاء الله طالما ر تقف اشرح لكم ل ف الفيديو ل ط ي ة ا ل ع ة لأنه ا ل ق مشترط ا ل ا ل التالت لانتفاع حاجات, وجود التالت حاجات اللي بالقرآن جملة الموضوع بالقرآن المعنى آ ي ة إن ف ي الكريم يكون ذلك لذكر التذكر بالقرآن للقلب لمن ل كان ه قلب البديعه ل الوعاء اللي ي هو ه ع ه الكلام ه وأن ص غ ي ي وأن س ت م وأن يكون ش ا د ا ع ن د ه درجة من د ر ج ا ت الشهود لما يستمع مش يستمع وهو يعني في وهو ف غ لا ة أو أو ظهول في في في ن ص ر ا عما ف يشهد س ت م ع لا ي لما يستمع م الشهيد خليها فوقتها خليها إن شاء الله في الإيه في إن في التفسير ح ص ة ا ل كل حاجة دي في وقتها إن شاء الله. التفسير مكانها و ل ل غ ة في مكانها وكل حاجة مكانها دي في مكانها إن شيء ا الله بس إحنا ا ء ل بس ذ نصنعه الآن هو ش ي من التشويق ت و في ت الموضوعات وكتبه ح ع عليها وتعالى وعلى طبعا ن وإن إن ن ي دي هي ديلة اللي كتبه الحاجات الله شاء شاء الله الإخوة هدرسوا مكانها ع ن م م ش ي خيروا خ كلهم م إن شاء ا ل ل لكم م ش ي في في الحديث في وفي خ التخاصات مختلفة المصطلح علوم الحديث وكذلك في علوم ا ل ل غ ة وكذلك في علوم الفقه و ا ل أ ص و ل كل المجموعه ان شاء الله خيار من خيار ا علماء وطلبه ة العلم في ذ ه العلم ب المباركة ل ا د ر ج تاني ا س سبق ي يقول في ا ا لنا ق ن وقد تحرفوا التفسير دي أنه كلها إ ل ا ء ك ان دي هذا ا اقول التفسير, بيقولها كان بيقولها التفسير زي ما لكم بنعمل كده هده حصة زي احنا القول لا يصح بل الايمان في ا ل ل غ ة الاقرار بالشيء عن تصديق به ايه والمفروض ان التسجيل ا ل ل يسجل سجل ويسجل ل ا ش يبقى ياخد من ا ل ا خ و ة الكرام يراجع عند ك ت و ر عمرو ويراجع عند شمول النس محمد حمدي ويعني وإن شاء الله يكون الكتاب ربي أهلا وسهلا حبيب حبيبة القلب أ ه ل ا و س ه ل نورتنا ط ي ب نقول يبا يا سيدي ا ل إ ق ر ا ر بالشيء عن تصديق به بدليل أ ن ك تقول آ م ن ت بكذا و أ ق ر ر ت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول آ م ن ت فلانا ب يتعدى بحرف الجر و أ م ا التصديق فلا يتعدى بحرف الجر الا بذاته وده ب ر س ل السجل ا ل ط ي ف ا ل س ج ل ا ل لطيف أوي واستدلى تقول يبقى الإيمان في اللغة يعني. الإقرار بالشيء عن تصديق بأنك تقول آمنت بي بأنك الإقرار اللغة آمنت عن وأقررت بي ولكن بي ن ع د م امنت تقول صدقت تقول فلانا ولا تقول ولا فلانا آ فلانا اذا ف ا ل إ ي م ا ن يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق وهو ا ل إ ق ر ا ر والاعتراف المستلزم للقبور للأخبار والإذعان للأحكام حتى بلد كالدعم المقدمة هو حتى يبقى يتضمن م ع ن ى زائدا على مجرد التصديق بل ا إ ي م ا ن إذا قال ت ص د يحتاج ق التصديق القلب وسط معه إ ل ى ما يكمله ليصل به الى إ ا ل إ ي م ا ن يبقى ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا أ و ر ث اقرارا واعترافا أ ظ ن الكهرباء فصلت طبعا. وهو ا ل إ ق ر ا ر والاعتراف المستلزم للقبول يبقى من لوازمه يبقى إقرارا واعترافا من, من لوازم من ل و الشيء ز م ا وسنأتي و إن شاء الله ا على ل ل ز من كل حاجة في وقتها في م لوازمه القبول والاذعان إ ذ ع ن القبول ا للخبر ل و إ لمقتضى هذه ا ل أ خ ب ا ر من ا ل أ ح ك ا م إ ن قيل افعال و إ ن قيل لا تفعل لا يفعل و إ ن حذر يحذر و إ ن خوف يخاف و إ ن وعد ه يرجو و م اما لأخير نشي ت مجرد هذا الإيمان أما, مجرد أما مجرد ان تؤمن ب أ ن الله موجود فهذا ليس بإيمان حتى يكون هذا بإيمان الإيمان مستلزما ليس يكون حتى القبول في ا ل أ خ ب ا ر و ا ل إ ذ ع ا ن في ا ل أ ح ك ا م وان إ ل فليس إ م ا تؤمن ب أ ن الله موجود و أ ن ه أ و ح ى ل هذا الرجل صلى الله عليه و س ل م و أ ن ما جاء به هذا الرجل هو كلام الله تعالى و أ ن هذا الكلام يقتضي منك أن وأن وأن وأن الأحكام تذعن تسمع وتطيع وأن تقبل وأن ترضى وأن إلى هذه الأحكام فهذا هو ا ل إ ي م ا ن م س أ ل ة بقى استجابت أ و م ا ذ استجابتك ا أ و عدم استجابتك د ل م س أ ل ة أ خ ر ى لكن أ ن ت مؤمن بذلك أنت مؤمن بأن هذا الكلام من الله وأنه مستلزم لأن يقبل وأن فيه من الأمر أو النهي أو الخبر أو الوعد أو مؤمن من من النهي مستلزم يستجاب بمقتضم الكلام يقبل الخبر هذا الله فيه الوعد أو الوعد أو الوعد الأخير يقول و ا ل إ ي م ا ن بالله يتضمن, يتضمن أ ر ب ع ة أ م و ر أ و ل ا ا ل إ ي م ا ن بوجوده سبحانه وتعالى ثانيا ا ل إ ي م ا ن بربوبيته اي الانفراد بالربوبيه ة يعني ن أ بالربوبية الرابع ا ل إ ي م ا ن بسمائه أ وصفاته يعني كل ما جاء من أ س م ا ئ ه وصفاته في كتابه أ و أ خ ب ر به ن ب ي ه صلى الله عليه وسلم في مسرح عنه ف ت ؤ من ب ا ذ ئ ا ل أ س م ا ء والصفات على الوجه ا ل أ ك م ل أ ي وجه ا ل أ ك م ل في ا ل أ س م ا ء والصفات أ ن ه منزه عن كل نقص و ت ص ف بكل كمال في كل أ س م ا ء و ص ف ا ت في ا ل ج م ل ة وفي كل ا س م و ص ف ة على احد باختصار يبقى الوجود والربوبيه ة و و ا ل ل أ ي ة والالوهيه ح د ن ي ة ا ر ب ب و و ي ة أ ل وكمال الاسماء ت أن أ من كل ما جاء والصفات ع ا القوي يبقى متصف بكمال القوة ل ى يبقى هو متصف منزه عن كل نقص فيها ضعفنا يقول الله تعالى هو العليم ها؟ يبقى متصف ب ص ف ة العلم س بكمالها ح ا وتعالى ن ه ب بكل كمالات العلم ثم هو منزه عن كل نقص يشوب هذه الصفه ها؟ سلم فمتصف بالكمال عن النقص في كل ما ثبت له من ما الأسماء العلمية كل له في ثبت والصفات جل جلاله ا ل تبارك وتسمع يقول فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن ومن آ م ن بوجود الله لا بانفراده بربوبيته فليس بمؤمن فليس ومن امن بالله ومنفرده ب ا ل ر ب و ي ه لا ب ا ل ا ل و ه ي ة يعني امن بالله وانه م ف ر د ب ا ل ر ب و ي ه ولكن شارك معه الهه يستحقون ي ا ل ت أ ل ي ه الاله, الإله اسم مفعول الاله اسم المفعول يعني م أ ل و ه بمعنى م أ ل و ه الرب هو الموجد من العدم وهو الرازق والخالق وهو المدبر ده الرب ا ل ذ ن ي ر ب ا ل ش ي ء و ن أ ت ي إن ش ا ء الله ب ا ل ت ف ان الله ي ل لك ا ل ذ ه ي ر ب ا ل ش ي ء و ي ر ب ي ه د ل ل ه يقول لك ان الله يقول ان الله يقول لك ان الله يقول ل ل ل ه و ل لك ا ل ل ه ي ق و ان ل ل ه ي ل ا ل ل ه ي و ل ل ا ل ل ه يقول ن ي ق و ان الله ي ق و ا ل ل ه و ل لك ل ي ق و ن الله ي ق و ا ل ل ه ل لك ل ق و ه ي ق و ان ا ل ل ق ل ا ل ل ه ي ق و ا ل ل ه يقول ل ان الله ي ق ا ل ل ه يقول ا ل ل ه ي ق ل ل ان الله و ا ل ل ه و ل ي ق و ن الله ي ق و ان ا ل ل ل ان ا ل ه و ان ا ل ه ي ق و ان الله ي ق ان ا ه ي ا ه ا ل ا ل و ه ي ة صعود ا ل ا ل و ه ي ة منك انت أ ن ت الذي يؤله الله تعالى ثم يفرده بها يعني ت أ ل ي ه ه يعني أ ن تؤلهه بالوان ل ل ل بالشرح ي بالتفصيل الظاهرة والقلبية ط ة و ا ل و ا ر ح و ا ل خ ر اللي ل هي أ و ا العبودي لكن الربوبية الربوبية ا ن لكن من ل ل ه إ ل ي ك والذي أوجدك من عدم وهو الذي خلقك وسواك ورزقك وهداك وحفظك و الذي خلقك عدم من ح فمنه ظ ك الربوبيه ومنك ا ل ا ل و ه ي أ انت الذي ي و ح ف ه الله تعالى يوحده في الوهيته يقول يعني من لم يؤمن بتفرد الالوهيه فليس بمؤمن ومن آ م ن بالله وانفراده ب ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل ا ل و ه ي ة لكن لم يؤمن ب أ س م ا ئ ه وصفاته على النحو الذي بينا فليس بمؤمن وإن كان الأخير فيه من عنه الإيمان بالكلية ومن وتعالى والصفات وهو من الأبواب الإيمان كان من عنه الأخير بالكلية كمال الإيمان ما سايت شاء الله باب الأسماء التي ثار فيها الجدل يسلب يسلب فيه في عنه حسب فنحن يزال وسأظل هنقض فيها الموقف اللي احنا مهدنا له <تصفيق> ان شاء الله تعالى من موقف الاعتدال والبعد عن التعيين والى اخره ز يا عم محمود الـ الـ الـ الربوبية الربو الذي يربو الشيء ايه يرب ر ب و ي كما يربي أ ح د ك م فلوه أ و فصيله الفرس المورس وهي تكبر تكبر تقعد تقعد الفرس الفصيل الصغير من النقل يكبر غايه ان ب ق ى جمد كبير ا ل ش ج ر ة ترعى فصيله صغيره تبقى نخله ة والذي يصنع ذلك يرب ا فالرب هو الذي يوجد من العدم وهو الذي يخلق وهو الذي يقدر ا ل أ ر ز ا ق وهو الذي يحفظ من الكذا وإلى أخير يبقى الذي ي أ ت ي ك من الله تعالى فهو من الربوبية. من الربوبيه فالله تعالى هو المتفرد بالخلق و ا ل إ ي ج ا د والرزق والاماته إ ة والإحياء إلى أخي كذي س الربوبية فالربوبية من الله إليك. الربوبية. أما الألهية فالألهية إليك من أنك ؤ ل الله تعالى فإله ل يعني م أ و ه ا س م ا ل ف ع و فأنت ا ل ذ ي تقع منك أنت ع منك أ ف ا ل التأليه أنك تفرده بالوهيه الباطن اعمال ل ل ي هي عمل القلب والهيه ر ا ا ء و ل القلب اسمها المعاني الهيه و ة ل و القلب بهذه الأعمال ثم ت أ ت ي أ ع م ا ل الجوارح والاسمين أ ج ل أ ا ا ا ل س م اللسان وغاسله ل ل ل ل ج و ا ا ح فمن ا ا ن يجي ك ر الجوارح فتوحيد والسعي والجهاد و ا ل ق ا ل ل آ خ ر ف ت و الله تعالى بذلك هو توحيد الالوهيه أ أنت ل و توحيده ه ي هي ة منك إ ذ توحيده هي من ا ع ب د ه الذي ا ل ل يوحد الله تعالى ف ألوهيته فلا يتخذ الإله يتخذ ي غ ر لا يعبد ه سواه. سواه اما الربوبيه ف ه من الله ا تعالى و أ ن تؤمن أ ن ه هو ا ل م و ج د من العدم وهو ا ل ق ا ل ق والرازق والمقدر والمحي والمميت د إلى الصرف آخرين ي أمر أسماء ا و ف... نقراها برضه حاجات ل ط ي ف ة يعني كنت عايز أ ب د أ معكم ش و ي ة في ا ل كتير من ك ن سؤال وباب لكن هي أ ص ل ه ا صفحتين ونصف صفحتين ونص بالتمام ونصف والكمان ولكن ي ج ل ان نتحدث عن الادله العقليه والادله ي ل ع ق ل ي ه و ا ل ج ر ل ه العقليه ي ح ا ج ا ت ل ط ي ف ة ي ع ق ل ي في ا ل ا د ل ة ا ل ع ق ل ي ة والادله ة د ل ع ل ى م س ا ل ة ا ل ا ل ب و ب ي ة و ا ل ا د ل د العقليه و ا ل ا د ل ة ف ط ر ي ة والادله ة كده ة ك ا ل ع ق ه ي ك رأيكم ت د ه ي ك ن ق ر أ ه م الهمز ة على الوالو ن ق ر أ ه نقراو همز على الوالو هم ي ا ل ل نرام عشان خطا ا حسام يالله يسيد انتبهو ل ل ي إبقى... باركز معاي بيقول إ ذ ا قلق ا ا ل و ا ل المدلل ي على و ج و د الله عز وجل قلنا الدليل على و ج و د الله عز وجل العقل والحس والشرع ثلاثه ة ك ل ا كلها, كلها تدل على وجود الله و إ ن شئت أربعة. فتكون الدلائل على وجود الله أ ر ب ع ة أربعة والفطرة وأخرنا أ والشرع الشرع العقل والحس والشرع. الشرع لا ل ن ه لا يستحق التقديم ولكن لأننا يستحق نخاطب من لا يقول ؤ يؤمن م من موجود ن أنك أنك بالشرع تخاطب بالشرع تخاطب لا واحدة فتخيل تخيل هيخدهم ي وهو وحدة ف أ م ا د ل ا ل ة العقل فنقول هل وجود هذه الكائنات بنفسها أ و وجدت هكذا ا ص د ف ة ف إ ن قلت وجدت بنفسها فمستحيل بنفسها عقلا ما دامت هي م ع د و م ة إ ذ ا كيف كانت م ع د و م ة فوجدت نفسها كيف تكون موجودة وهي موجودة معدومة المعدوم ل ي س بشيء حتى يوجد إ ذ ن لا يمكن أ ن توجد, توجد نفسها بنفسها وان قلت وجدت صدفه ة النظرية زي ذا اللي ي اللي عند الكفار. الكفار الغرب اللي عايزين يضل الموجودة الوقت الخلق الكفار الكفار الغرب أمة الإسلام نردت عند وهيهات ه ي ه ا ت ولن يصلوا ن شاء الله تعالى ستقوم امه الاسلام من رقدتها وتاخذوا ت ب ا د ه الناس ه وستقوم الى ل ل ت الله ي ا تعالى د ي ن ي تدين ة جدا بالمذهب ا ل ا ل إ ن ج ل ي ا ل ل ي هو البروتستانتي لكن أ و ر و ب ا هي أ ك ث ر تواغلا في الالحاد وتورده وتصدره يريدون إ ض ل ا ل العالم كله اللي في كده الصدفة دي خلاص بيقول إيه رحمه الله وإن قلت صدفة هذا أيضا فأنت أيها الجاحد الأبعد يقولون رجل بيقول قلت أولدت فنقوله يستحيله في دي إيه فهو وإن فأنت صدفة كده رحمه هل ما أنتج من ا أ ت من الممكن ط ا ا والسواريخ والسيارات والآلات ئ ر ت ب أ ع فيقول لا يمكن ان يكون ذلك يقول فكذلك يقول ه ذ ه ا ل أ ط ي ا ر و الجبال و الشمس و القمر و المجوم و الشجر و الجمرو المال ر و البحار و غ ي ر ذلك لا يمكن أ ن ت ك و ن هناك ا و ي ق ا ر إ ن ط ا ئ ف ة من ا ل س م ن ي ة ج ا ء و ا دون من الى ك ابي م ا الموجود ل بتعبوذة وبتاع ث ن ي أبي ن الهند بتاع جاءوا إلى ح ن ي ف ة رحمه الله وهو من أهل الهند وهم و ن الهند أهل ه و من م أهل اهل ل ن د جاءوا إ ى أبي حنيفة ط ا ئ ف ة ا ل س م ن ن ي دي ة ف ا ر و ه في إثبات الخالق ا وجل عز و ك ن أبو حنيفة حنيفة <تصفيق> ر ح من ا ل ل ه ت ع ا ل ى ورحمته العلماء ل ه فوعدهم أ ن ي أ ت و ا بعد يوم أ و يومين فجاءوا قالوا ماذا قلت قال أ ن ا أ ف ك ر في س ف ي ن ة م م ل و ء ة من البضائع و ا ل أ ر ز ا ق جاءت تشق عبابس الماء حتى أ ر س ت في الميناء ونزلت ا ل ح م و ل ة وذهبت وليس فيها قائد ولا حماله قالوا تفكر بهذا قال نعم قالوا إ ذ ا ليس لك عقل قال هل يعقل و ان س ف ي ن ة ت أ ت ي بدون قائد وتنزل وتنصرف هذا ليس معقول. قال كيف لا تعقلون هذا؟ وتعقلون أن هذه قال لا السنوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ليس معقول تعقلون وتعقلون كيف أن و ا ا ل ن س ك ل لاعرابي بدون ع و ان الرجل ع ق و وعجزوا ه جوابه م عن هذا ل لأعربي من ا ل ب ا د ي ة بما عرفت ربك وهنا طبعا ب ت ك ل م على دلاله ة ي د ل العقل ة ا ل هتكلم و د ل ا ل ة الحس و د ل ا ل ة ا ل ف ط ر ة وقل ا لاعرابي ة ل أ من الباليه بما عرفت ربك قال فقال ا ل أ ث ر يدل على المسير و ا ل ب ع ر ة تدل على البعير فسماء ذات أ ب ر ا ج و أ ر ض ذات فجاج وبحار ذات أ م و ا ج أ ل ا تدل على السميع البصير هذا الفقيه ا لاعراضه ذ وهذا هذه ا قال الله عز وجل أم خلقوا الخالقون جدا وجل هم أم أم المسألة من غير شيء أم هم الخالقون وهذا متكرر جدا في متكرر القرآن الكريم كثير جدا طرح هذه المسألة وطرح هذه الأسلوب من الأسليب المختلف ا ل م ت ن واساليب ع من م هو أ منطقيه عقليه على ك ا ف ة المستويات فمن بينها هذه الايه آ ل ة سورة التي ا و ا د ه ا الشيخ رحمه الله يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله、طيب. وأما دلالة الحس على فحينئذن الحس يكون قطية وجود وجود على الله فان الانسان يدعو الله عز وجل يقول يا رب ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه وهذه دلاله ة حسية س و ن ف لم يدعو إلا الله الله له رأى ذلك رأي العين وكذلك يدعو رأي واستجاب رأى ن حسيه ن ن م من وعن من ع عن وعن سبقه ف عصرنا أن الله صلى الله عليه وسلم المجمعة اخطبوا في、المجمعتين. قال هلكت انس ل ل ا ا م و ق ط ع ت ا ل ب ل فلو الله قال اني يغيفنا انس ما في السماء من ز ح ا ب ولا ق ز ع ة قزعة لقطعة الزحاب الصغيرة وما بيننا وبين سلع سلع ذو الجبل المشهور في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة اللي ه وما أظن في جهة ا ل ش ل شمال المدينة وما بيننا وبين سلعين من بيت ولا دار وبعد دعاء ر س و ل صلى الله عليه وسلم فورا خرجت س ح ا ب ة مثل ا ل ت ر ش وارتفعت في السماء وانتشرت, وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر فما ي والنبي عليه اللحظة الصلاة ا ا ل ل و س على ل م نزل ب المنبر, على المنبر. السحب جابة بدعوة النبي ر فورية على عليه السماء الصلاة والسلام وكان ما يوم جنس ن فيه في ف الرسول م ط فما نزل ر صلى الله عليه وسلم إ ل ا والمطر يتحاضر من لحيته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن مسقوفا بما ي م ن ع الماء فكان إ ذ ا سقط الماء ابتل المصلون وابتلت الأرض وسدد ا الأرض ب ت ت ل و الناس في الماء والطين السلام السلام وسدد الناس في الماء والطين وهذا واقع الخالق دلالة القرآن هذا يقول يدل على مثل وسدد آسي حسية أمر من وجود في وفي كثير وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستدبنا له وغير ومن يُلِيبُوا وَيَتْشُوفُوا السُّوء وَيَدَعَلُكُمْ الآياتنا الآية دي في الأنبياء ومن من مضطر إذا دعاه السوء خلفاء فجعل الآية مُضْطَرَّ الأرض ذلك إِذَا خُلَفَاءَ إلهٌ الله وجعل ذلك من من أَمَّا دَعَاهُمْ نهى نهى الآ مع ل ي ه ل أ ن ه ا ا ل آ ن ف س ه ه تختم إ ل ه مع م الله قليلا ما تذكرون يعني هو السياق الحكيم جعل ا س ت ج ا ب ة الدعاء دليل من أ د ل ه ا ل ا ل و ه ي أ و أ ح د ا ن ي ه الالوهيه فجعل أ ن الله تعالى يدير المضطرين ومش من الأمر كل السائلين خليبات السائلين الذي بلغ به الأمر إلى حد الضرورة جنس إنه حد يجيب م ض ط ر إ ذ ا دعوه ويكشف السوء ويجعلكم خ ل ا ف ا ل اله إ مع الله لا إله اله ل الا ث ل دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تمحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله حتى البهائم العجم ث كثيرا وأما يؤمنون بوجود عجمواتها بوجود من فطرهم تؤمن فإن تنحرف حتى الله و ق ص ة ا ل ن م ل ة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام انه ل ل والسلام ص ا ة أ خرج يستسقي و ج د ن م ل ة م س ت ل ق ي ة على ظهرها ر ا ف ع ة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إ ن ا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقي ا ك ل آه إِنَّا خلق مِنْ خَلْكُمْ خَلْقِكَ فالفطر ل سُقِيرِكَ ف ا ارجعوا ق سُقيتم د بدعوات غيركم إنه كان علم م كان إنه ن ق ا ل ط ي و ع ل م منطق يعلم ويسمع من السلام م الحيوان وكان عليه. عليه يقول فالفطر يقول هذا الله ذلك فضل عليه ج ب و ل ة على م ع ر ف ة الله عز وجل و ت و ح ي ل ه قد أ ش ا ر الله تعالى إلى ذلك في قوله واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم ا واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يعني لألا تقول ان تقولوا أن ت ق ل و يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم فقطع للحجه عنهم فلا سبيل أ ن يحتجوا بذلك على الله تعالى ففعل هذا أ ن ه جعل ذلك في ثقرهم يعني هناك جينات ب ا ل تحمل ع المعاصر ب ي ر ت هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل م و ر و ث ة في المؤمن والكافر و ا ل أ د م على أ ل و ا ن ه م و أ ش ك ا ل ه م ولغاتهم وإلى كله كله أخيرهم بلا استثناء مطبوع عليه لا إله إ ل اله ا ل ل الا إ ه إ ل الله إ لا اله إ الا ا الله ع ي يعني ر أنا ف ة ي دي معنى الآية فهو ده دليل اللي بيتكلم ده معنى نمتمين تبكزين الفطرة الشيخ ولا عليه فهو تكلمنا ق و و ل لا إله إلا الله ا <تكلمنا> إيه بحنا ت ع ل ى ا ل د ل ا ل ة ا ل ع ق ل ي ة و ق ص ة الجماعه بتاعت ا عبد ا ر ا ل ل ح ن ي اللي ه و ا ل و ل ا ع ل ى ا ل م س ي ر والبعره تدل على البعير ف س م ا ء ذات أ ب ر ا ج و أ ر ض ذات فجاج وبحار ذات أ م و ا ج لا تدل على المصير. لا اله س الا م ص ي ر ل إله إ ل الله ا ثم انتقلنا إ ل ى دلاله الحس وقلنا ن هو استخدم فيها حته إ ي ب ت ا ع ت إ ج ا ب ة الدعاء وقال ق ص ت ح ض ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما ومنزلش هو وأنا أوفق ودلالة المنبر من المطر ماشي لكم أما من داع إلا اتلت تحياته يا شباب وأنا قلت لكم إن الآية بتاعت الطريق لأنها قد على قلت جعلت أن يجي آية、ودلالة. على ل ا ت ومن ح ي اللي هي اية الايه د ل ي ج ثم ادخلوا ل ي ق ل ا ة الفطرة ش ر ح ت لكم الاعراف في ة الاعراف مهمه ة ويداخذ ا ل ل من بني آدم على المعنى ف ه ا ل م قربت لك بشكل معاصر ا ن ه ي فكره ح ا ج ة زي مطبوعه ا يكون م ة ك د في الجبله ة في الفطرة مطبوعة الفطرة في في ل ك كله تفتكر كله. اللي يقول بي. الحد بي. بي. الطيار اوعى ماشي بي ضد ب يسبح ب ي ب ذ ل مجهود يعني الالحاد بذل مجهود اللي ما هو, هو الطيار ا ل ط ي ا اللي ر هو في دمه لا إله إ ل اله ا ل الا ا د م ل ح م ر الله ء بتاعته كده مكتوب عليها بي بي بي في حصنها ا ا لا إلا الله بماشر طيار ها لان ده ده قانون الفطرة التي إله لحمه وعقله فهو دمه فطرته وعظمه وجسمه ومخه وعينه ده ضد ضد ضد فتر الله عز وجل الناس عليه م ماشي يا شباب فهذه أ د ل ة أ ر ب ع ة اللي ه م م أ ا كده ث ل ر ب ع جيع يعني العقل والحس و ا ل ف ط ر ة د ل ا ل ة الشرع ف ل أ ن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى ا ل م ت ض م ن ة ل ج م ي ع م ان يكون هناك الكرسي والجنه و ا ي م س ل م ي ن في هذا ا ل ق ر آ ن ا ل م ج ي د ا ل ذ ي أعجز ا ل ب ش ر و ا ل ج ن و ع ن ت و ا ب م ث ل ه ك ن ا ن ت ه ى ك ل ا م الشيخ ابن عثيمين نحن الله تعالى وعلى أ ظ ن اننا لن نحتاج, نحتاج غيره فنقف على قوله وملائكته يبقى هنا إيه هنا وهو م الايمان ا ه هو ل ع ن ي ي وهو ا ل إ بالله فبعلك قال وملائكته فقال الشيخ الكتاب ب ن عصيمين ا م ا ئ ة ع ل ى اخير في فنادعلها ان شاء الله ان احنا كده ن الثاني ح و ا ي نصف ساعة من الوقت. ارجو ان نوفق الى تقديم الكتاب التاني بشكل الكتاب التاني ذائق هو اسمه كتاب م ا ئ ة سؤال وجواب في ا ل ع ق ي د ة الشيخ حافظ الحكمي نحن الله ا شيخ حفظ ا ح ك م ي متوفى ه هجري 1377 الف تلتميه سبعه وسبعين هجره لكن المنزل يبقى حول س ن ة س ب ع ة وخمسين أ و س ت ة أ و ث م ا ن ي ة وخمسين س ب ع ة وخمسين او ث م ا ن ي ة وخمسين أ و ل كتاب هي لطيف جدا ل أ ن ه ط ر ي ق ة م د ر س ي ة وكتاب عباره عن ك ر ا س ة كده صغيره وملا ه كده صحي ح ة و ثمانين ص ف ح ة أ و تسعين ص ف ح ة حقل ا ثمانين ص ف ح ة جميل او ف و ا م ن ه الله او ان شاء ت س ت ف ي د و ا منه جدا وسنجيب منه الامتحانات إن ونص مش موجود على الـ على الـ عندك وعلى الشبكة دكتور عمر هو موجود、طبعا. مؤكد قديم جدا. قديم الشبكة اعرض انه اوه طبعا انه جدا انتهى على دكتور نزيله هو جدا قدرت لكن ه ي ا ل ن س خ ة ا ل ل ي ا ف ا ت ا ل ي ت ك ن من ا ل و ج ا ي ت م ك ن من الزوجات التي ت ت م ن من الاعترافات ا ل ي ت ت م ن من الاعترافات التي ب ت م ن ا ل ا ع ت ر ا ف ا التي ت ت م ك من الاعترافات التي تتمكن من الاعترافات التي تتمكن من ا ل ا ع ت ر ا ف ا ل التي تتمكن من ا ل ا ع ت ر ا ف ا التي ت م ك من ا ل ا ع ت ا ف ل ي ت ت ك ن م ا ل ا ع ت ر ا ف ا ل ت ي ت ت ك ن من الاعترافات التي ت م ك ن من ا ل و ط ي ف ا ل ا خ ا ل ل ي ع ت م ل ع ل ي ه م خ ن م الاعترافات ل ت ي تتمكن من ا ل مجهود ك و ي س ت م ا م نبدأ بسم السؤال ل الرحمن الرحيم الشيخ عامل واللي ه هوها عايز مقدمة ي السفير ل س بعدين ا ل أ و ل بعد قوله يعني الحمد و ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد كده خلف السؤال ا ل أ و ل السؤال ا ل أ و ل يقول ما أ و ل ما يجب على العباد الجواب أ و ل ما يجب على العباد م ع ر ف ة ا ل أ م ر الذي خلقهم الله له و أ خ ذ عليهم الميثاق به و أ ر س ل به رسله إ ل ي ه م و أ ن ز ل به كتبه عليهم و ل أ ج ل ه خلقت الدنيا و ا ل آ خ ر ة والجنه ة والناو ب وبه حفة وبه حقة الحاقة وبه ووقعت الواقعه وفي ش أ ن ه تنصب الموازين وتتطاير الصحف وفيه تكون ا ل ش ق ا و ة و ا ل س ع ا د ة وعلى حسبه تقسم الانوار أ ن و ر و م لم يجعل الله له ن ر فما له من ن و لبهذا الأول الله يجب ما أن يعرف الله تعالى على الجري و ه به عليه اللائخ والنبي الصلاة والسلام ا سأل ل الجاري ج سأل الجري عن ربها فلما عرفت ربها ولما عرفت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شهد لها عليه الصلاة والسلام ب ا ل إ ي م ا ن اللائق بمثله فاول ما يجب عليكم على وعلى ل ا د ك م من تحبون لهم تحبون ج ا ه أ و ل شيء ي أن ع ر ف ا ل ك <تصفيق> سؤال الثاني ما هو ذلك ا ل أ م ر الذي خلق الله الخلق لاجله الجواب قال الله تعالى وما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إ ل ا بالحق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وقال تعالى وما خلقنا السماء والارض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا هذه صادق ا ل تعالى وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى ُ كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون هذه في الجافيه ق ا ل تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه سوره ا ل ي ه هذا النص ولم يجب إ ل ا ب ا ل ق ر آ ن ف أ ن ت في هو جايب أ ر ب ع مواضع في ا ل ق ر آ ن الكريم اللي يحفظ الاربعه ع عن ي اللي يحفظ ثلاثة لكن لا يقل بقى تم موضعين لكن آياتين آ ن و ا ج ل ي م ما يبقى لك السؤال اكتب لي الأربع آيات ده ما د تم ش بقى ت ا كده لم السؤال توفق إجابة、بالسؤال. على اقل موضعين من ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن أ ح ب لك أحب لك, لك أ ن تحفظ هذه ا ل أ ر ب ع ه لها نظائر في ا ل ق ر آ ن فلا يقل عن هذه الاربعه أ ر ب ع ة م معنى العبد العبد إن أ ي د ه ا ل م ب د أي المذلل المسخر ف و بهذا المعنى شامل ل ج من ي ع المخلوقات م العوالم العلويه والسفليه من عاقل وغيره ورفض و آ ب س ومتحرك وسكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر و ض ر وفاجر وغير ذلك الكل الكفر والمجرمين مخلوق مربوب وجل لله عز مسخر بتسخيره بتدفيره يعني ولو ب ش ر ا أ س د عليه لعنة الله م اراد ل كله كله نمر بوب وإنه يفعل ما يفعل بقوة الله, الله ت ع ان ل ى أ يقهره و أ ن يمحوه لكنه م ح ا ل أ ر ا د أ ن يجعل بعضنا لبعض فتنه ة الفتنة شتوى بابتلا وجعلنا تصبرون وكان بعضكم لبعض فأنا ربك ص ي و ي ب ق ى ك ح ن المعنى هنا ك الكل ا ل الاول الاعم ان العبد ذلك ت ق د ي ر العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم وان اريد به العابد المحب المتذلل لا دي م س أ ل ة تانيه يكون العبد اذا كان مرض به المذلل المسخر المقهور يبقى الكل بكل الاشكال مؤمن وكافئه وغيره وغير. وان أ ر ي د به المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون واولياؤه المتفقون الذين يحبنون أهل العلم ر بإن عباد إذا قال عباد يبقى م ص د به ا ل و وإذا ع عبيد التاني قال ي وفي و به ا ل م ع ن ى ا ل أ الأقسام و ا اللي ي مجتمع كمان وفي ر ك ة ل ط ي ف ة من المعارك ا ل إ ي م ا ن ي ة اللطيفه ة والعلمية ي ن ج ا في والعلميه إن ه نجي في مثلا ب د ي ه عبادا لنا ل بأس بظلام للعبيد أنا شديد بأعباد نجي وعبيد في إلى آخره وما أنا أما نجي نقول وعبيد في القرآن م ق ا م اسمه الاشبه والنظائر وتصاريف الكلام مشتقات الكلام, الكلام العبيد والعباد وانواعه م مقلتلكم ان شاء الله هنعتني جدا بالحاجات التفسير هنعتني عندنا دي دي في التفسير تفسير الكفير هيبقى التفسير الاصل مختصر اللي هو مختصر هو فوري عليه رحمة الله تعالى. رحمة ونضيف ا يا ا س ع ع رب ل ل م و ن عليه بقى ايه ل المعاني والمفردات ا للسؤال ل ي الرابع ما هي ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ب ا د ة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة و ا ل ب ر ا ء ة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده وفي حشه كده ب ر و ه ا بحيث اسم ن ا يكفينا التعليم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال ا ل ظ ا ه ر ة والباطنه و ا ل ب ر ا ء ة مما ينافي ذلك ويضاده ع ل ع ان شاء الله طبعا في اللغة مفهوم من والتعبيد التعبذ وقلت ا ن لك قبل كذا اننا التفسير ا إن ل قبل ا د ذل وانقياد م لابد من اجتماع ل ا ا ل ح ا الزاطن وانقياة اذا ن ت ي العبدية ا ا مطلوبة ن إ ذ اما كان فيه ذل لو ذل بس ن غير ن ق ي التعريف د فتبقى شعبودية و و انقياد من غير انقياد فتبقى ولو انقياد بس من غير ذل ب ق ى ش ب و العبودية د ي يبقى انقياد ة ذلوا ا ل من ظ ه والبغض ا ح ظ ه الجميل اما ت ع ر ي ف ا ل ده فتعريف منسوب لهذه المحكمه من ا اللي بن تيميه ك الجامع ح ب الله تعالى و ي ر ض ا ه و السؤال ب والبراءة ا مما ينافي ويضادهم ا ط لطيف ن ة ذلك ل تعرف الخامس متى يكون العمل ع ب ا د ة إ ذ ا كم ل فيه ش ي ئ ا وهما كمال الحب مع كمال الذل العمل ليكون عبادة لابد من اجتمال كمال الحب الحب لا مقايم مقايم الصفة ليكون مطلق كمال من مش مش, مش, مش إيه حب بس لا حب مقاير. مقاير حب مقيد, مقيد به يا عمي بالكمال وذل ايضا ليس مطلقا بالكمال وكمال ا ل ح ب و ك م ا ل الزل قال الله تعالى والذين آمنوا ل ل أشد حباً لله هنا أ ش د أشد م س ت خ د م ة في معنى المبالغه خلي بالك دي م م ان كتير افعل ي الكريم وفي السنة كتير القرآن السنة ها ان ف التفضيل له معنى آه يعني اصلي يعني ا حاضر حاضر لا لا. الاخوة اللي بيسألوا خليكم ركزوا معي تانية التفضيل بس كنت ما افعل منقول اه اه أ ف ع ل التفضيل له معنى أ ص ل ي وله معاني أ خ ر ى فالمعنى ا ل أ ص ل ي في أفعل الاشتراك ت ف ض ي ل ل ا في الصفه ة الاشتراك في مع ز ي ا د ة البعض فيه فمعناها أ ن شيئين اشترك في ص ف ة ص ف ة الطول وأن و أ ن أ ح د ه م ا اطول من الأخ يخرج قد ذ ل إلى ك ا ل م ع ن ى ا ل ب ل ا غ خ و قد يخرج إ ل ى معنى أخرى معنى غير ك الى مع فيكون المعنى ت ي إليها تخرج ا ل م ب ا ل غ ة يكون ذ ا ص ف ي صيغ ف ة المبلغة المبالغه ا ل م ش ه و ر ة خمسه فعال ومفعال و ف ع ي ل وفعيل وفعل ب ل غ ا ل م ش هناك و ل صيغ ثانيه تفيد معنى المبالغه مبالغه في الفعل عندنا هنا أ ش د حبا لله يعني ب ل غ ا ل غ ا ي ة في حب الله الذين اشد ل ذ ي ن املوا. حب مش اهل الايمان مشتركين في ا ل حب الكفار والمشركين دي في سطح البقره ة ا في في السياق كلام على م ح ب ة المؤمنين في مقابله ما يدعيه الكفار فانا مش معناه مشترك حب الله واهل الإيمان. فاقوا ثم اشد المعنى هين أ هنا أشد هنا معناه معنى ا ل م ب ا ل غ ة بلغوا ا ل غ ا ي ة في حب الله تعالى وليس على معناها ل أ ص ل وقال الله تعالى إ ن الذين هم من خشيه ربهم مشفقون قد الله تعالى بين ذلك بين الإشفاق وجل وبين الحب فقال جمع وجل وجل تعالى الله الحب الله ذلك وهي وبينه بين خوف عز إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ا ي و ة رغبه ورهبه وكانوا لنا خاشعين يبقى هنا الشاهد الرغبة عنده ندمعوا اي عمل ي ف ت ق د و ج ه الله ع ش ا ن ا ل س ؤ ا ل ب م س شمس ش ن س ش ش م ا ن س ح س ش ن س ش ا س ب م س شمس شمس ش س شمس م س شمس ش م ا ل م س شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس ا ل س شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس ا م س شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس شمس س شمس شمس ش م شمس ش لو هتنام、لا. أجيب لك يعني لك اي ل ذ لا يكتب عم ل الباب ى أي ع يراد ب بي ت تعالى غ ى وجه الله به وجه الله تعالى إ ذ ا ا ج ت م ل على ا ل ن ي ة والقصد و ا ل م ف ق ة ا ل ش ر ي ع ة وكان بكمال الحب وكمال الذل لله تبارك وتعالى فهو عباده ة و عبادة العمل المقصود به كل ما يبتغى بوجه الله تبارك ا ل ل وتعالى ل س ن هناك ا م ي ه اقرب من غ ي ر ه ا دي مثل ا ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والحج والصيام هذه أيسر فيها طريق فيها、أيسر. أسهل لكن يفترق بقى اهل الهمم هما الأمور ايسر ايسر والعزائم والمقاصد ان يرتاقوا الاعمال لكن الى الابدة الاعمال ممكن من طريق يفترق ردرة العادية بقى ببعض وهكذا, وهكذا. خلاص؟ آه ولذلك الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله لا الامه وهو كلها أ ع م ا ل ه إ ذ ا أ ع ط ى أ ع ط ى لله و إ ذ ا منع منع لله ه ماشي ما م السؤال السابس ا ل ع ت م ح ب ة العبد ربه عز وجل هنا المصدر مضاف واستوفى شرط العمل فنصب ف م ح ب ة هنا نصبت, نصبت الرب ل ب ظ الرب ربه م ص و بدر مصر مصر مصر مصر مصر م ص م ص د مصر م ل ر مصر مصر ع ص ر مصر مصر م ف ا مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر م ل ر مصر مصر مصر مصر مصر م ر مصر م ص مصر مصر مصر مصر م ص ك مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر ن ص ر مصر مصر مصر مصر مصر م ا ر مصر م مصر مصر مصر مصر م ا ل مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر م ص م ص مصر مصر مصر ر مصر مصر مصر مصر م ع ل ا م ة ذلك أ ن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه أي يعني ربنا سبحانه وتعالى فيمتثل امره ويجتنب مناهيه ويوالي أ و ل ي ا ء ه ويعادي أ ع د ا ء ه ليفعل ذلك كله ولذا كان أ و ث ق عرى الحب في الله والبغض في الله وهو حديث صحيح حديث صحيح, وفي في غيره. حديث صحيح. في في غيره. السؤال م السابع بماذا عرف العباد يحبه الله سنجاوب لما خلص محمود بس نخلصها شكرا سؤال نخلص ونقابل من إن اسألتكم السابع بماذا عرفوه العباد ي ا عرفوه بارسال الله تعالى الرسل وانزاله الكتب سبحانه、وتعالى. امرا بما يحبه ويرضاه ناهي عما يكرهه وياباه أ ب مسألة ي ن هذا ما يحبه الله وهذا ما يبغضه الله تبارك وتعالى ماشيه سبب ا ل إ س ل ا م طيح وبذلك ق م ت عليهم حجتهم ا ل د ا م ر ة وظهرت حكمتهم ا ل ل الله ا س عو حجته ب ا ل ر س ل وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله تحبون فاتبعوني و كنتم إن يحببكم غ ف ر لكم جنوبكم والله وهو الرحيم السؤال الثامن والأخير هذا القراءة كم شروط ا ل ع ب ا د ة الجواب ث ل ا ث ة ا ل أ و ل صدق العزيمه وهو شرط, شرط وجودها شرط و و ج د والثاني اخلاص النيه والثالث م و ا ف ق ة الشرع الذي أ م ر الله تعالى أ ل ا يدان إ ل ا به وهما شرطان في قبولها يعني إ ن أردت إن س أ ل ت السؤال ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى فقلت كم شروط قبول ا ل ع ب ا د ة اليوم اثنان إن فإن قلت أطلقت العبادة الجواب ثلاثة الشروط كم شروط العبادة اليوم ثلاثة. فإن أطلقت الشروط يبقى هتوجد شرط الوجود عشان, توجد عشان تخرج و ج د عشان ت لحيز الوجود الى و س ط ك العظيم اما اذا س أ ل ت او سئلت عن شروط القبول فشروط القبول اثنان الاخلاص والموافقة الشريعة وما امره الا الله بالاخلاص ووسائة ان ليعهد الله والموافقة الشريعة شاء من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد نكتفي على هذا المقدار السؤال الثامن, ونكتفي السؤال الثامن ان شاء الله تعالى ع ل ك ن يجب ا ل يكون هناك س ا ل ر غ م أ ح س ن ف ن ي ق ص د ت ب ه ا ك ت ب ع م ل ا ك س ت ك و ي ا ك ستكون هناك ستكون ن ا ك س ت ك و ي ا ك س ن ا ل ب د ا ي ة فهل هناك صدق في ن ي ت ي و ن ن و ن ا ك ت ه ل ل هناك ن و ن ا ك ت ه ل ل ه ي ع ن ي أ ن ت بعد م ا ب د أ ت ك و ن ا ي ز ت ح و ل ه و ن هناك ستكون هناك ستكون ه ن ا ي في صدق, صدق, صدق إ ن ش ا ء ا ل ل ه و ل ا ك س ا ل ا ل أ م ر قائما والباب مفتوحا أ ن تصحح و أ ن تجدد نيتك و إ س ل ا م ك إ ل ى أ ن تلقى الله تعالى لا فأس كلما ت ل ا ق ي ف ر ص ة ا ق ت ه م وخطرت لك خ ا ط ر ة زود وحسن وكان ذهول ذهول كنت في ذهول عن هذه ثم تذكرت أنك المقاصر النقص عن إن أنت فيه فيه فحضر هذه ثم تسعى على كفاف نفسك وكفايتي من تعول و انت بذل من هذه الاموال في سبيل الله تعالى دي م قصد ع ظ ي م ة جدا. فتحول ح على طول الدب فهن تمشي ا كده ب طريق ا ل ص و ق و انت رايح فاثناء النهار خطر لك هذه الكلام د ه ف ت ر ت ك ان ا ت ن ا م دول لا جدت النيل طبعا فهذا يرفع بعملك وهذه ت ج ا ر ة ت ج الصالحين ر ا هي تجاره ة الصالحين ا الصالحين ح خ اشيق م تفضل ا ن خلصنا عند ا ا كده تجد حد عنده أي سؤال استعال اولا حاجة اللهم ا الشرط الاول هو شرط الوجود يا بشماندش حسام الشرط الاول هو صدق ا ل ع ز ي م ة صدق ا ل ع ز ي م ة ده ا ل ل ي ب يخرج العمل من حيز الـ الـ الـ الـ الـ الحيز الذهني، التصور ح ي الذهني ز الذهني يخرجه الى حيز الوجود فان صدقت عزيمتك خرجت العباده ثم بعد ذلك تحتاج ف ي ا الى ان تقصد الله وحده ب ه ذ ا العباده ة و ب ذ ا العمل ثم بعد ذلك تحتاج ان توقع هذا العمل على موافقه ة الشعب العزيمة يبقى صدق د الشر ل ي هو ط الوجود فإلا ما كالريشة في مهب الريح ان احسن الناس إن الناس يبدو هتوجد وحسنت وان عندك في عزيمة مش مهب يعني هتبقى كده اساء واساءت واحد ا قعد في لا ش غ ل كده ع ف ي عشان يصلي الظهر ايام و ل ا كان خاطر عنده ل بال ولا ى ا ك هو اقلوش ايام ايام ماشي、يل. ما م يلا عزيمه تخرجه بالفعل الى حيز الوجود فصدق ا ل ع ز ي م ة هو الذي زاك النبي الصلاة والسلام الصحيح واسألك عليه العزيمة على في حيز الرشد ا ل ع ز ي م ة على الرشد ف ا ل ع ز ي م ة ا ل ل ي ب تخرج تخرج الافعال الى حيز الوجود هي موجودة ك ف ك ر ة كمعنى كالخاطر ا لكن خروجها لحيز الوجود يبقى شرط الوجود. بعد كده الشرطين التانيين يا بعد بقى قبولا. قبولا. ذا شرطا شرطا شرط رشواندرس? ودود. كده ها? فهمت يا رشواندرس؟ ممكن اوضح اكتر لو اشوفه يلا سؤال اللي بعده يلا عشان الوقت انت عايز ت س أ ل ه اي ح ا ج ة في ا ل ظروف الدنيا في الاحوال في يخصف يعني الحاجات عامة الحاجات ممكن اللي عايز خاصة بعدين يعني ممكن الحاجات الحاجات الخاصة اللي خاصة ان الوقت ممكن العامة اسئلة عامة في الدرس او له نبدأ وسأل مسألة الدرس الاشعة فرقه ناريه اظن ان ليس معنى هذا تعين الامه بانهم في النار ولكن مقصوده المقصود هو ا ي ر ل م ي ع ن ه ا تفريق انا قلت فرق بين النووي رحمه الله وبين البكلاني بل فرق طيب كويس كنت و ي س ك حاضر ع اريد ي ز نعيد ان اعيد ه ه مئة يا م ن ه م و و وانا ض اتعرض ع مهم له ت ل في ف ص ي ل الاسماء ل عند و ص ف ا ت ل ك ن ز ن ا قلت معي ق د م ة لان ي ن من باب المبادرة بفعل الخيرات لاني باب بفئة الخيرات اخاف انه يعني يهر الزمن يهر وتتورطوا ل ا ع ل م ذلك و ت في ه كثير من الناس الطيبين يعني ولكنهم تورطوا للجهل ف إ ح ن ا نفرق بين النووي رحمه الله تعالى ونفرق ب ي ا بين ي مواقفه في مراحل حياته ا ل م خ ت ل ف ة نفرق وبالتالي هذا التفريق مهم جدا م ا اقدر ان اقول ان كل الاشعه لا أ مش ع ر ي ف ت ر ق و ن فانا مش ح ك ا اقول اننا نحكم على المنهج وبس لا يعني اذا, إذا سالت عن ع ق ي د ة النووي فتقول اشعري ن ا ع د هذه حبيبه ت خلاص يا سيدي يعني انت تقوم ايه م الشرح هو ا المطلوب الاصيل قطعتوا ح د ي ليه؟ ث ل المطلوب ل ش ر ح ا ا شرح الشيخ ابن عثيمين الشرح الشيخ ابن مطبوع اه في طبعة مستقلة عفايمين في مطبوع طبعة وليس فيها طبقه ع معانا ة اخرى لكن الشرح اللي لكن ف اخرى فاللي هيتابع معايا من شرح تسعين بالمئة الكلام أو أكثر. ممكن ها جدا يستفيد مكانش ا احنا بنتكلم في تسعين خمسه وتسعين في ا ل م ي ة من الكلام موجود في شرح المؤتمن وده ا متوفر ا في, ايه؟ متوفر في كل مكان وعلى الشبكه وغيرها ن بانفسه تربقه يبقى اذن ف ا و ل ا ا نفرق بين رتب الناس في اتصافهم بوصف ه ذ ا ا ل الاشاره قلتلك قلتلك وقلتلك وقلتلك مثلا الناوي الباكلاني الجويني وقلتلك خمسة وابن الغزاك بأربعة حجر ذ ه خمسهم رتبهم تمسكهم هنا مختلفة بفكرة التأويل التأويل في قنط ا و ل ك ل قضيه ا ا ا خ ر ا تقضيه وبالتالي م ا خ ر ان ت س وبالتالي ي ايه أن تسوي ان ي ن ه م خ ل ص يا شباب ا ثم ش خ ف رتبهم ن مختلفه ا المواضع ة فليس في مواقفك كل المواضع لا ربما فذهب كذا هذه هنا الى المسألة تشدد في هذه المسألة. ثم تفرق في الشخص الواحد بين مراحله العمرية مراحل العمرية يعني و في العمريه ا مثلا كان في اول حياتي كان و ولا ل مش كذا في ا ايه والاخر فتفرق وان هذا وذاك ان ر فتفرق حيفرق ف وده الله شاء ع ن ا ك ي اول ان شاء الله, إن شاء الله. أنا نصل للأباب بقى ا و ل ا ن ق ع ف ي م ا وقع ف ي ه إ خ و ا ن هناك ا ل ه د ي ه م ومشاهدين أ ن في حسن ا ل م بأهل ا ل ئ ل م و ا ل م ش ا ي خ ا ا ل س ب ق ي ن و ا ل م ع ا ص <صفيق> ر ي ن عايزين ت ر ا ج ع و ل معي دراجعون ا معي تتصويتون على معي ة عايزين تصويت ا ا ا ت و و على ع ل م د تصويت على ا ل ش ا ش ة د ل و ق تصويت ي و تصويت وانا م على ك ا الشاشه ا د والثلثاء والارضعاء الساعة الثمينة مساء من ث ة بستة ستة حصص في ا ا ل ده اللي هو اللي احنا هو والله يا اخ أ ح م د بالنسبه لان وصف ا ل أ ش ع ر ه ب أ ن ه م ف ر ق ة ض ا ل ة ن ا ر ي ة كذلك يعني لا اسلم به ب ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن ا ل ك ل م ة ا ل أ ش ع ر ف ي ه ا ت فيها ص ل ف ي تفصيل ياتي في موضوعنا ن ا الله هريحك بس لما نوصل هو أصلا هيذكرهم نوصل أصلا النفس في الموضوع يعني أ ر ب ع بك أ ن تقع فيما وقع فيه غيرك من الناس في الخوض في ا ل م ش ا ي خ وائمه ل ة وأئمة أ ل الرموز س ن ة السنه ة ما, ما فيش تفسير ت ت هتلاقي فيه كده تفسير كل التفسير ها فخليها فوقتها الدكتور ف فيه فخليها في ح الأحد مش مين مشكلة الثمانية مساء كده كل بيقول الثلاثاء الأرضعاء بالساعة عاو بطريقة عنده أو أو ا ل ح ص ة س ا ع ة سته حصه ما ما خلاص نحن ا ب ع ي د ن ا على خمس ا ل ج م ع ة عشان خ ط ر ك م نتكلم عن ا ل ا خ و ة اللي ارادوا ايه ع ا د ة طرح مساله المواعيد ا ا طب صوتوا ل ه وانا عايز ع بس ل د عدد شوف الحاضرين ي ع ن ي هناك جهاز ف يمكنك ان تتعامل مع هذه المشاكل ا يعني حسب ولكن ه ن ا ل جهاز بالعدد الناس اللي مش الجهاز بصوت و ان ح د لا ه ص و ت ع ل ى ا ل م ل مع ه ن ص و ت على ا ل م ل ا ك م ل س ت ن ى حسام دلوقتي عشان نتوضا عن الثلثاء ا تقريبا مافيش حد معترض عن الثلثاء غير واحد فقط في حد ثاني في حد ثاني يا شباب حمدي كمان عبد الرحمن فيه في ثلاثه في الثلاثاء ثلاثه في الثلاثاء واحد في ا ل أ ح د هو اللي دخل الدكتور و ا ئ ل ح م د حمدي ولا ا ت ت و ن ي لا يمحم د ماشي اهل ا ل م ص ل ح مش ه ا ف ي س ي م ص قلت و ايه يلا دكتور ع م ر لخص هي طبعا الاحكام ب ت ب ق ى ا غ ل ب ي ة ا خ و ن ا انما ما بتصورش ان في معاد حيناسب الجميع بلا ا س ت ث ن ا ء يعني فالانسان يغلب المصلحه ي قال الشرع كده قال الشرع ت غ ل ب ا ل م ص ل ح ومع ذلك التسجيل ه يحل جزء من ن ش المشكله ل التسجيل ه هحل لا أتصور إن و... و... ف... يعني ا ة فأنا ف إن لقى تصور ي ثلاث الأسبوع وكلكم أعمال اللقاء خلينا الأغلب تناسب أصحاب وأعباء كانت موعد المعادي في فنحن في فإن يعني دي وتصور وأسر أغلبية التلاثة بيها ولكن ن وان م شاء ا ل اللي ه يفوتوا حاجة انتوا ده بقى انت ر ز وركزوا و الدكتور و ا ا مع عمر مع ل ب ش س محمد م ح د ي وركزوا م ع ا ل ب ش ك ن س السوق. الناس محمد م م اللي هي لا يعني هي ه ك ن ت س ا ع د و ا على خبره بشمونس حسام جلال الاسماء اللي انا قلتها دي ر ك ز و ا م ع ا جاهزوا ايه التسجيلات ه وهم م والبتاع و بقى بقى لكم ن شاء الله م ا تفوتون ك م ش حاجة. فاللي ف ت ا حاجة يسمعها الوقت ما في و بعد الامتحان يبقى جاهل ان شاء ل ه الاستيعاب انا ت ساعمل ن ه ع كل فتره ة ا و اعمل تقييم بس الاول هنبتدي بالتدريب نكون عندنا م ج م و ع ة من الفصول مثلا ومباحث تستحق ه ع م ل لكم ان شاء الله اختبار تدريبي تكتبوه ونصححوه ب ع د ي ن ويرجع لكم ك د تاني عن طريق ا ل ب ر ي د ا ل ل إ ك ت ر و ن ي إن ش ا ء ا ل ل ه ت ع ا ل ى إ ل ا م و ا ل أ ن س ا ع ي ق و ل ا س ل ا م ي ه التي يجب ان ت ر ك ا ل ج و ا ن ب ا ل ت ق ن ي ة ل م ج م و ع ة ا ل م ه ن د س ي ن ا ل ذ ي ن ذ ك ر ت ه م لكم ع ي د ه م ت ا ن ي ا ل د ك ت و ر ع ا ر التي أ ت ت ب م ه ن د محمد س ح ا د ي ا ل م ه ن د س ح س ا م ا ل أ ي ت ت ب م ه ن د محمد س سوقي ه ؤ ل ا ء يعني إ ذ ا كان حطهم ح دكتور د أ م ي ر او ح ا ج ة هؤلاء ناس أ ه ل خ ب ر ة ويدبروا ن م س ا ئ لنا ج ا ب ل كلها الله خلاص على ل ت اتفاقنا ق ن إن ي شاء يا شباب ا م ع ي د و ا ل ت س ج ي ل و ا ل ح ص و ل على الجوانب ت س ي المشايخ ل من ل ا ا خ ت ب ر إ شاء الله, الله س يلس شوية ش ع ا ن يبقى ا ل ا خ ت ب ا ر ي ع ن ي يستحق في المباحث والمسائل المباحث في والفصول ه كلها ل ده عنده حاجة تانية حاجة الدرس الدرس ق ا م د القادم لا ان شاء الله سيكون ع ق ي د ة بس ان شاء الله يعني انتم جهزتوا الكتب ولا لسه كل الكتب ج ا ه ز ة لو جهزتوا الكتب ماشي يعني يبقى أ ن ا بحريتي لكن لو م ج ه ز و ش الكتب اللي جهزون ا درس منه أنا مش عايز ندرس يكون فأنت من الحقيقة عايز التفسير إلا ما الكتاب مثلا قدار تتفق معاهم ما عنديش يعني لو تقدر ترفع إن شاء الله لو الفاتحة هنقسم الفاتحة وترفع صورة الضحى هتبقى صورة مش موجود عنديش عشان ترفع معنى يعني ترفع تقدر وترفع تتفق إن و هنقسم يبقى كويس يا دكتور عم يعني ترفع ل ي عشان يكون جاهز ص ل ا ل خ و ة الضحى والشرح و ا ل ف ا ت ح ة كبيره ة مادة تانية عقيدة وعقيدة والضحى والشرح تكون برضو توحيد كويس توحيد ولما ناخد التفسير ناخد ان شاء الله, الله. ولما نستقر ان ل ل يبقى شاء تفسير يبقى يعني نبدأ ممكن نستقر مع مع نعمل ح ص ة للظروف ا ل ح ا ل ي ة وحكايه المداخله والجاميه ة والرسلامية والحاجات دي ف ا القضايا التكفير والرسلانيه أنزل الله حافظ إن شاء الله بس دي ما بقى. وكل في المعيد يكون ت المنتهى ب ق ى المسائل جدا في الأهمية إن شاء الله مهمة في إن تعالى اتفاقنا يبقى ا ل م ر ة الجايه ان شاء الله يكون د ك ت و ر عمر ا جاهز لكم صورتي الضحى والشرح مع الفاتحه ة ماشي م حاطر ا س ا استفاقات ردواني بجانة ما اتفاقنا في ايه في اللي, اللي المجالس ما اتفاقنا واقع هتبقى في في فقه رأي خليه زي هي زي كده و... واسئلة وفتاة وكلام ومتطلبات الواقع نخلي حصة كده مسائل زي كده ت ح وساعتين ا الباب ل ل ؤ ل ل ا ا س تشبعون فيهما من المسائل ا ل ح ا ل ة التي هي حاجات م ه م ة جدا ان شاء الله ونتكلم ع ل ى كلام الدكتور رضواني وزينه ان شاء الله باذن الله ن س أ ل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ونجعلهم ا حجه لنا علينا ربنا ا ل ل ه م محمدين وانزلوا منك من قيمتي الحمد لله رب و ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك واتوب إ ل ي ك السلام عليكم و ر ح م ة الله